بسم الله الحمد لله صوت السماء وصلى الله على النبي. هم كلهوا عايزين بس أنا فين على فين الغياب شوف مين جيه هو مرة فات ما جاش المرة دي شنو أبوط أنا هزر كل مرة ناس مختلفة تيجي لما جاش المرة فات يوم راوح. هو لسه يروح برضو انا مالي ومال سمع ولا ما ما عنده عزت ما عنده لا ما سمعوش يروح بقى عشان اتنا عايزه كلمتين نعبو المرد ايه همم؟ عايز تاخد ايه النهار احنا التربية تعالشيك هاحمر تريد التربية منها جاهلت صنع احط كل ده في جيبي اللي هنا بقى يعني ناقلي يعني <تصفيق> كم واحد قرا اللي احنا اتفقنا عليه? واحد معظمه مع نص يا كم واحد فتح الكتاب اي حاجه ايه في ابني الكتاب بتاع ده? انت تاكله تأكله. اتبروه ارد. كم واحد تاني? فاضي كده? لما اتزمه. عليه عليهم ومنزمة الكتاب اللي اجيبكم. اي حاجة? عبرنا يعني وعمل اي حاجة. أه... أه... أه... خمسة ستة سبعة سبعة. كمان? مستشل. مين غايبي عليه؟ اللي هم مين يعني اقول <تصفيق> يا <تسجيل> <تسجيل> <هي. تسجيل> خد بقى الغاب دلوقتي عشان اللي هيجي وبعد كده هندفعه فلوس واللي مش هيجي هنطرده خالص او ما انا عارف وكل اللي موجودين دول ما جوش المرة اللي فاتت اول صف على الاقل ما فيهوش غير الاخ اللي كان موجود المرة اللي فاتت بس مصطفى ما اقول اول صف تاني صف طبعا طب عشان بقوصيح خلاص ما انهمش حاجة فما فيش مشكلة انه يجي يعني اذا كان بيجوا الدروس اللي مش بتاعتهم هيجوا الدروس يعني ففي غير طب ما فيش مكرر ولا مصطفى ومصطفى ومحمد ادي و احمد رمزي أنت مين اللي أصام اللي جي أربع. أربعة رقم اشطور الكاميرا بقى الكاميرا بقى؟ ايه؟ سرقت ايه؟ مش سرقت الكاميرا <تصفيق> مش انا سرقتها مش امين الخزنه اللي بقى متهم على طول لا مش انا امين الخزنه مين آخر واحد مش انت في اللجنة اللي مش عارف ايه دي طيب انت واحد من المتهمين يعني طيب. ماشي بيسجل خلاص ماشي هذا بس بس ده تخلصه بالمره الجايه لا حاجه <تصفيق> في اخر الدرس هيقولوا لك ان شاء الله الدرس بيمشي كالاتي عشان الناس اللي ما حضرتش بناخد جزء من كتاب دكتور احمد فريد كتاب التربيه على منهج اهل الصناه والجماعه الكتاب ده كتاب مفيد ولكنه مش جامع كل التفاصيل يعني وكأنه بيقول رؤوس المواضيع وبعض التنبيهات على كل موضوع بتكلم عن أقسام التربية المختلفة وشرح لكل قسم يعني بالتقريب كده هو عمل ازاي على اساس ان الواحد فيكم يعني لما يجي يشتغل في الدعوة يبقى منتبه ايه هي الجوانب اللي المفروض يكملها في مدعوية وفي نفس الكلام برضه هينطبق على نفسه هي الجوانب المختلفة اللي يبني بها شخصيته فبعضنا بيبقى عنده نقص في الجانب الأخلاقي مثلا وبعضنا في الجانب العقائدي وبعضنا في الجانب البذل وال يعني والدعوة كل دل باب واحد بالمناسبة البذل والجهاد والدعوة لحقة واحدة اللي هم نفس الروح ونفس المبادئ وكل حاجة وبعضنا في الجانب العلمي جوانب مختلفة يعني فتنتبه للمشاكل ديت لما تعرف رؤوس المواضيع. فاحنا بمر على الكتاب ناخد منه أجزاء مهمة. نقراها مع بعض ونتناقش فيها شوية. ووقت مما كان ما وقفنا بقى بعد ما ناخد الأجزاء ديت بيبقى حضراتكم مكلفين انتم تقروا الباقي. اللي احنا فوتناه يعني. ما بينفوتش كتير يعني. تقريبا بنقرا 50% من المطلوب وانتم بيبقى مطلوب منكم 50% الباقيين. وبعدين نعم. الريال المقدمة والفصل الأول أجزاء منهم يعني هرة تاني أجزاء دلوقتي من الفصل الأول وكأنني عن المرتين اللي فاتت دول ما فيهمش غير المقدمة والفصل الأول بس المفروض إنه المرة اللي بعدها في نفس المكان في الدرس يعني في أول الدرس نتناقش في الحاجات اللي لو كان في إشكالات يعني في الجزء اللي أنتوا قرتوه ما فيم تجوش مثلاً أو أو عليه تعليقات أو اعتراضات أو أي حاجة نتناقش فيه ده الجزء الأولين من الدرس الجزء الثاني مقتطفات من كتب تعني إما دعوية أو تربوية لمناهج مختلفة ساعات كتب نفسية زي بتاع النهاردة ده مش لازم يكون الكتاب دوت أو الحاجة اللي احنا فيها في الجزء الثاني خاصة يعني تابعة لمنهج سليم مية في المية يعني مش لازم يكون اللي يعني واحد من المشايخ السلفية مثلا أو واحد ضابط فكره أو غيره ممكن يكون احنا بنيرى الكتاب دوات ابداء الاعتراض مثلا او ممكن يكون حاجة غير اسلامية اصل ولكن هنستخدمها باستخدام معين زي علوم الإدارة مثلا او علوم النفس الترباوي او غيره الحاجات دي هنستخدمها يقينا في الدعوة خاصة في مرحلة التكوين اللي احنا مهتمين بها دلوقتي لان معظمنا اللي هيشتغل دلوقتي في الدعوة هيشتغل في مرحلتين اتنين ما فيش تالت ليهم يعني مرحلة الت... اللي هي التعارف ومرحلة التكوين للسابق بعد التعرف ده بقى نشوف موضوع التعرف ده ولا هيجي ولا مش هيجي فمرحلة التكوين دي المفروض تكون انت مهتم بكل الكلام ده وعشان الدعوة تستمر لازم لها من هيكل إداري فلازم تبقوا فاهمين شوية في الإدارة ولو بسيط طبعا نحن شان نتعمق في ولا واحد من العلوم دي خالص ولا واحد من الكتب دي هناخدها بقى مصمصها زي ما احنا بنعمل في كتب الشرعية يعني لكن ما ينفعش نبقى جاهلة بكل المواضيع كده كل الحاجات عندنا تلاصن لحن عارفين أي حاجة عن علوم النفس ولا عارفين أي حاجة عن الإدارة مثلاً ولا ولا عارفين أي حاجة عن السياسة ولا عارفين أي حاجة عن الاقتصاد لازم يبعرفين الحاجات دي. ولو ألياليها ماشي ففي كل مرة في الجزء الثاني نتناقش شوية في الكلام ده الجزء الثالث هو خاص بقى بعملنا إحنا على أرض الواقع إحنا ننفذ إيه بقى فعلاً على أرض الواقع بتاعتنا أيما بعض الأعمال وفي حاجات عايزين نستكملها أو عمل عايزه تتطور أو أنتوا هتشاركوا في حاجة من الحاجات القائمة أو غير القائمة هنبنيها من البداية فنبدأ بقى كل واحد ياخد وظيفة ويلحم مع أخوانه بحيث نكون الكيان بتاعنا احنا الخاص وكأن الجزئين الأولين دول تربية لي كنتوا يعني إثقال لمعلوماتكم وخبراتكم والحاجات ديت والجزء الثالث دوت هو الجزء العملي احنا ازاي هنطبق بقى العلوم ديت على أرض الواقع ده نسق الدرس المرة اللي فاتت في الم... لما زي ما قلنا كده الجزء الأولاني أري... أرينا فيه المقدمة وأجزاء من الفصل الأول الجزء الثاني أرينا فيه ملزمة لأستخدمها إخواننا في الدعوة السلفية في اسكندرية عن الدعوة الفردية اسمها الدعوة الفردية 30 سؤال وجواب هي معظم المسائل اللي فيها احنا نقشناها في دروس الدعوة الأديمة اللي احنا أخدناها للسنة اللي فاتت أظن زي الأقوات ديت كده السنة اللي فاتت قادم بردانين برضو ساعتها وكان مطلوب منكم بقى تقروا الملزمه ديت كلها عشان الجزء الثالث في الدرس اه قرينا فيها حاجات وعلقنا عليه الجزء الثالث من الدرس قاعد مع بعض اخوانكم اللي هيشتغلوا في جزء التربية او التكوين اخوكم احمد ضياء ينقشهم بقى في الوضع الحالي فوزع عليهم المنهج التربوي ده ومنهج تاني مشابه بس مختصر اللي هو منهج صحوة بتاعنا مجرد عنوية وطلب منكم شوية حاجات اللي هيشتغل يعني في القصة دي هو هيبدأ يكون بعض الأفراد متبع منهج معين فالمنهج ده المفروض يحضره فهو بدأ يكلمكم في شوية حاجات عنه وكان طالب منكم شوية تكاليف هيجي بقى ينقشها معاكم المرة دي بحيث يعني تقطعوا شوط في المنهج دوت يمكن المرة دي في الجزء العملي يبقى الموضوع مختلف شويه ونتكلم اكتر عن مش قسم التكوين قسم الدعوه اللي هو ما قبل التكوين اقامه الدعوه ماشي صورناش بقى حكم الانتخابات قلنا خلاص يعني إذا كان أن اما اذا كان اصحابها رجعوا عنها إن... تفضل ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين غير. <تصفيق> يعني كلام الشيخ سمع ابن العظيم آسف الشيخ سمع قحيل ان فتاوى علماء السعودية لا تعتمد لا مش خاصة بطاهم ولا حاجة هم كل حاجة <تصفيق> ويعني يعني تقلقشين. لا تعتمد الا لما تكون انت عارف من اللي نقل له الواقع ونقله له ازاي ماشي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مثلا طلع ف... يعني من الشيخ ابن باز فتوى بين سلفي الكويت او اسلامي الكويت من سنين طويله يشتغل في العمل البرلماني بس هو وصف له الواقع بوصف مش عاجب السلفيين ساعتها يعني ففضلوا على طريقه تحريمهم او او غيره يعني وممكن بقى يكون الوصف دوت يعني لما يتغير الفاتوة تتغير هما مش مدركين للواقع إدراك كامل إلا من نقل الناس فلازم نعرف مين اللي نقله نقله إزاي عشان نعتمد الفاتوة <تصفيق> الفتوى اللي هم كانوا نقلوها ايام الاستفتاء. مش فاكرة انا كنت نقلتها لكم او لا. هي بقيت الشيخ البراك يعني. الاخ اللي نقلو الواقع انا عارفه شخصية. والشيخ هسامة يعرفه يعني هو منضبط وما كانش ميال لحاجة بالعكس هو كان ميال لعكس الفتوى ديت ف... فما طلعت الفتوى بيتم صدقة شوية. شوية. اعيكم السلامة. سيدنا بقى من السياسة شوية وخلينا نتكلم في الفتوى. جمعك كتابنا بتكلم تقريبا في صفحة 27 يعني هتلاقيه بقى عندك 27 28 هاي كده بينقل الشيخ أحمد فريد عن الأستاذ محمد قطب إن الدعوة مكلفة بواجبين واجب تبليغي وواجب تربوي مقتدية في ذلك بالمنهج النبوي في فترة الدعوة الأولى بمكة فأما الواجب التبليغي حد لسه تاي فصل الأولى معنى التربية وأهمية هدف إيه ده الفصل الأول ده ست صفحات من نهاية الفصل عد من نهاية الفصل ست صفحات بعد التغلب على المعاوقات التغلب على المعاوقات دي ثالث نقطة ذكرها الشيخ القرضاوي إيه ليه هدف آه الفقرة اللي بعدها هذا تمام؟ فبيقول الأستاذ محمد قطب إن الدعوة مكلفة بواجب تبليغي وواجب تربوي مقتليا في ذلك بالمهاج النبوي في فترة الدعوة الأولى بمكة. فأما الواجب التبليغي حين تسنح الفرصة بلقاء الدعوة مع الجماهير فهو فهو تعليمهم ما جهلوه من حقيقة لا إله إلا الله وارتباطها الوثيق بتحكيم شريعة الله. والتأكيد لهم بأن ما أصاب المسلمين في حاضرهم من الذل والهوان والضعف والتخلف وغلبة الأعداء عليهم إنما كان سببه تفريغ لا إله إلا الله من مضمونها الحقيقي وجعله كلمة تتعلق باللسان فحسب وأن هذا ليس هو الإسلام الذي أنزله الله كل الفقرة تتكلم عن موضوع الدعوة يعني وكأن الواجب التبليغ ده هو بيقول إيه تعليم الناس الإسلام يعني أيًا كان وصفه هو ولكن هو انتقى من الإسلام أكبر حاجة هو متخيلها أو هو متصورها فيها إشكال اللي هو اعتقاد الناس السليم قولا وليس فعلا ماشي ومثل ليه بكلمة التوحيد الله أنا بمقصوده حقيقي بس أنا بحاول أوصل له يعني ماشي بيكمل بقى يقولون نما الإسلام الذي يرضى الله عنه في الدنيا والآخرة ونطق لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل بمقتضاها وتأدية الفرائض وأن المسلمين لن يعودوا إلى التمكين في الأرض بأي مذهب من المذاهب ولا أي منهج من, المه... من المناهج المستوردة من الشرق أو الغرب إنما بالرجوع بالرجوع بالرجوع بقى من غير ألف لهم الرجوع الحق بالرجوع الحق فهمت؟ <تصفيق> آه حقيقة يعني صفة طيب إنما بالرجوع الحق إلى الله أي عبادته ووحده بلا شريك طيب يعني خلاص كذا الواجب الأول ده مفهوم اللي هو واجب الدعوة يعني واجب تبليغ الناس بتعاليم الدين عموما تعريف الدعوة احنا قلناها قبل كده سابقا قلنا فكرينوا حد فكرو أنا هفصلكم بالمناسبة البطاش او اي حاجة? قولوها اول حاجة. صدفناها او اللي احنا قلناه التأليف. أوه انا التاليف ماشي مش بقول اللي احنا قلناه طب قول يا سيدي بعيدة اللي انت عرض من الأفكار عن الناس قصر جدا معلش <تصفيق> <تصفيق> انا ما على دكتوره بكريم في مفهومها الشامل هي تبليغ الدين اللي هو بقى كل اللي مصطفى قاله دلوقتي دوت يندرج تحت تبليغ الدين انت توصل الدعوة للناس تبليغ الدين وحث الناس على اتباعي بطريقة حسنة ممكن بقى ترتب زي ما انت عايز تبليغ الدين بصورة حسنة وحث الناس على اتباعي زي ما تشوف يعني. هم هم تلت جوانب ايه هم الجوانب دول دعوة الناس الى امور معينة وحثهم على اتباع الامور ديت وان يكون التبليغ ده والحث بطريقة حسنة ده الواجب الاول الواجب الثاني هو الأصعب من كده شوية أو يمكن هو جزء من الحتة ديت اللي هو الواجب الترباوي وأما الواجب الترباوي فهو أخطر ما تقوم به الدعوة في الحقيقة لأنه هو طريق الخلاص وهو عمل دائب مستمر لا يتوقف مهما كانت الأحوال في الشدة والرخاء سواء في السعة وفي الضيق سواء أي أن الجانب الترباوي دوت هو أصعب وأخطر ما تقوم به الدعوة أي كانت الظروف يعني لو كان وقت تمكين فهو أصعب ما, يقو... ما تقوم به الدعوة هو تربية أبنائها ولو كانت ال... الوقت غير وقت التوكي... التمكين فأصعب ما تقوم به الدعوة بردو هو تربية أبنائها مفهومة يعني وقت التضييق ما كانش مدفعة مثلا الباطل أو تحمل الآذى أو غيره أصعب من التربية والتكوين التربية والتكوين أصعب وقت الرخاء والتمكين ما هياش إدارة الدولة وحث الناس على التدين أو إقامة حتى الشريعة أصعب من تربية الأفراد الكلام دوت لأن تربية الأفراد هي الدعائم اللي هيقوم عليها ده كله فلو الأفراد دول مربين يتحملوا في وقت الضعف ويبنوا في وقت التمكين بغير التربية ما فيش أي حاجة المقطة الثانية اللي في التربية مش موجودة في غيرها إن هي وقت طويل جدا عمل مرهق وطويل وقت طويل ما هوش يعني حاجة يعني بتمر في سنة أو اثنين أو ثلاثة الموضوع بياخد أوقات طويلة ممكن يمتد لعشرات السنين عشر وعشرين سنة عمل ما يبقى عندك يعني جيل فيه كوادر يعني تقدر تتحمل الأمة ممكن الموضوع يوصل للسنين ديت وما فيش عمل في الدنيا كده تقعد على شخص يعني عشر سنين عشان يقدر يعني يبقى أي حاجة الموضوع ده يعني مرهق أو والتربية المطلوبة لإقامة القاعدة الإسلامية تهدف إلى إخراج نماذج فذة لا مجرد إخراجه مسلمين عاديين طبعا هو واضح إن الكلام إيه مش مش تأصيله يعني لنفش حاجة اسمها مسلمين عاديين دي عارفون قصة عادي ابن عادي اللي بيحكوا عنها دي واحد عادي تجاوز واحدة عادية تخليفوا عادي آآ بتاع قصة الهتزاين سيئة أقدم من كده أظن يعني أظن هو نقلها الله أعلم يعني فالعائل العادي ده مدرسة عادية تفعوا فيها مصاريف عادية وتخرج بطريقة عادية وندخل كلية عادية وبعدين نشتغل شغلنا عادية طبعاً أختصر هو طبعاً الموضوع أطول من كده بكتير بعين شافوا أحدة عادية تجوزها بعين نخلفوا بطريقة عادية ودفن بطريقة عادية الله كمان؟ <تصفيق> بعد ما <مات. تصفيق> وكان ابا حنونا واخا فاضلا زي النصارى كده المجتمع شوف من اللي فضل فعلته ويكتبوا يعني لو مثلا هو مات وسب ابنه زوجة فيكتبوا كده يعني فكان زوجا حنونا وابا فاضلا مثلا يعني لو له اخوات يكتب برضو كده يعني لو طبعا متبرئين منه او محضروش جنازته ما يكتبوش حاجه ربنا يعافي مجتمعنا من الانفصالات اللي هناك دي ماشي طيب فبيقول التربية المطلوبة هي اخراج نماذج فذة لا مجرد إخراج مسلمين عاديين نماذج تكون كالأعمدة الراسيه في البناء لتحمل لتحمل ثقة للبناء فيما بعد يعني ده المقصود من موضوع التربية ما هوش المقصود مجرد تعبيد الناس لله عز وجل مجرد التعبيد كاشخاص وانتهينة هو أصد بالتربية المطلوبة للدعوة عشان تقيم الدولة أو تقيم الدين أشخاص مختلفين على قواد يعني رواد يقدروا يتحملوا بعد كده بناء الأم على أكتف وهذا يحتاج أولا إلى عقيدة صافية لا غبش فيها ولا بدع ولا انحرافات كعقيدة السلف الأول خالية من كل ما وقع من كل ما علق بها خلال الأجيال من إضافات وانحرافات خرجت بها عن عقيدة التوحيد الخادس ويحتاج ثانيا إلى إدراك إدراك واعي لمقتضيات هذه العقيدة ومقتضياتها هي كل التكاليف وكل التوجيهات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحتاج ثالثا إلى, تربي... إلى تربية تحول هذه العقيدة إلى حقيقة سلوكية قائمة في عالم الواقع وهذه التربية تحتاج إلى ترسيخ معاني الالوهيه وتعميقها حتى تصبح يقينا قلبيا ينبني عليه سلوك واقعي يقينا لا يزلزله الابتلاء والشدة تعمل ايه؟ طب تعال بس ما كم واحد ده؟ تاخد تويتي والحاجات الحلوة لين? مش معقولة اتفعلوتي مئات الجمهور ات المشتابة ومجدش البنت اي عاي انا صلع فيها بعد ال... انا صورت النص الاول من الكتاب. مش عارف نصور الباقي بقى ولا نبيع حمد. ده. شوفت قبل كده. لا انتو هتحتاجوه الصراحة نصورو بقى وخلاص. ده. ب 25 نصف. ماشي تصور كل طبعا نشتري. نشتري نشتري ما ازاي أنا... هي... ما صورت, صورت, كل... نص صورت الكتاب بقى. بقى ال... صورت نص الكتاب صورهم مش <تصفيق> صور كل دوت ولا مش مهم <تفصيل> نجيبه المرجع ايه مطبوط بقى خمسة وعشرين دلوقتي ما, انت انت ما تسأل قول انا عن المسلمين ده والله كنت بنستنين كل كل مسلم حتى لما كانش قائد ما كانش, كانش رائد في الدعوة هيكون له دور كان ايمان وفعل وكذا كده يدوق في تمام انا بقول لك الكلام ما هوش تحقيقي ما هوش اصول مش حاجة اسمها مسلم عادي ما فيش حاجه اسمها مسلم ما لوش دور هو بيتكلم بلغتنا احنا يعني في مسلمين حاليا ما لهمش أدوار <تصفيق> هو بيتكلم بقى ان أفراد الدعوة اللي هي الجماعات ساعتها يعني اللي كانت قائمة ما ينفعش يبقى من النوعية دي <تصفيق> من الناس يعني لو كانت أفراد الدعوة اللي انت تكتها يعني واحدة يقيم دعوة عمل الأفراد بتاعته بالصورة دي إن كانوا يعني على توصيف الشيخ وسامة حامد إنسان صالح لبقى الدعوة دي فشلت عشان الدعوة دي تقوم إقامة صحيحة لازم لها الأول من ناس مختلفة ناس وصفهم مش هو دوت مش هو الوصف ده مش الوصف بتاع اللي هو إنسان صالح في ذاته وخلاص ده ما يكفيش دول بقى اللي يبني عليهم بعد كده المجتمع كله يكون كل فردي فيه يقدر يغير المجتمع يبقى هو لا بينه حتى لو ما كانش قائد أنا مش معارضك في المعنى أنا بقول هو ليه بيكتب الأسلوب ده أنا هو بتعامل مع واقع موجود المسلمين الصالح منهم ما مش ألقى بالنائس ده نقص بس هم الدعوة دلوقتي مش ان هو يكون الناس اللي هي إيه؟ ينقلهم من الصورة ديات مثلا انك يدوك تهتم بالناس اللي حواليك، لا هو مش عايز ده لو فيه دعوة هتقام بالدعوة ديات أول ما تهتم بيه انها تنشئ القوات كام واحد يبقى قائد يحمل فوقيه تغيير بقى تفكير الناس عن الإسلام العادي بتاعهم ده لازم يتغير، فهم؟ لكن هو مش مقر ولا أنا ولا أنت، مقر ان ده الإسلام اللي مطلوب وعشان كده بقول إن أنا معترض على كلمة هو ده مش الإسلام العادي لا ده أقل من العادي العادي ما هوش ده لازم يكونوا مغيرين برضو لازم يكونوا مغيرين لازم يكون لهم نصيب من الدعاء الناس لا تجد فيها أيوة راحلة بس باقي المئة بيستخدمه استخدامه أيوة هو المسلم العادي اللي احنا نتكلم عليه ده مش مستخدم خالص. ملوش اي ناقة ولا جمل في اقامة الدين خالص. لا بيربي يدنه على تعليم معين. ولا يعني انت بتلاقي الاب بيصلي ويصومه لام نفس الكلام والودي طلع صايا ما عرفش اي حاجة في اي حقيقة. ده المسلم العادي بتوصيفنا الحالي. يعني هو ده التوصيف اللي بيقوله. ده مش مطلوب خالص في للشرع. يعني ده لا, لا لا لا الرائد اللي هو الرحيله ولا غير. ده مش مطلوب خالص. ماشي. اه. هو ده انا نيت يمك اشتريها يلا انا شاك في خلقه بتاعه بتاعه يعني تصور ب 7 جنيه مش عارف <تصفيق> يعني ايه تطلبوا يعني تطلب الكتاب اه يجيب لك النسخ ازاي يعني وهتعمل ايه لا لو اجيب اكتر يعني لو نسخه واحدة على هي كده ياخد شحن لو ما ناخدش كتير هيبقى الشحن اقل يعني الموضوع مش خطر قوي كده ده كان مجرد مسائل مش عارف كل ما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع ال بالنفس يا مشاري ما بيقاش موجود. انا عايز اعلقه. يعني. هو جان المرة اللي فاتت. ما جايش المرة دي يعني. نفس الكلام برضو المرة اللي قبلها يعني. اول درس جاه. والتاني ما اللي هو كنا نتكلم. طيب. كويس عشان واحد يفت براحته. ما اللي... هو عندهش وقت بقى يسمع ولا ايه اي اي اي اي. شوف انا قلت ايه فمش مهم. ماذا يفعل هذا فيش ما يفعل في هو ما اطلاق وده موضوع ما يفعل هو ما يحقش لي ما يحقش هذا هو هو يكتسب من هذا هو ما يفعل هذا هو ما علم علم ما يفعل هذا هو هو هيك هيك يأكل. بيأكل من الدولة الدولة هي بتنفق عليه لا ده الوضع يعني معظم الحاجات اللي بتتعمل حاليا يعني رسائل جوا الجماعات رح يقول ليس بعض الدعوات قد وقعت في مثل ذلك اللي هو حكاية المسلمين اللي مش عارف ايه ده زي الشيخ فلان والشيخ فلان فلم يتعع يتعدى دورها إلا إخراج أفراد قليلة صالحة في نفسها فقط آه طبعا في بعض الدعوات كان دوت هدفها عشان كده ما استمرتش يعني أنت لو بقى عندك ألف فرد كلهم صالحين في ذاتهم ونومش أي تأثير في المجتمع بعدما الألف دول يعني يبقوا خلاص انتهوا بقى يحصلين ولا أي حاجة أنت غيرت تغير بسيط في الأمة ما غيرتش حاجة في ما هيش دعوة يعني في مستمرة يعني دعوة عالمية زي ما الإخوان بيسموها تقصيل الإخوان أحسن تقصيل في الدنيا لكن هنا مشكلة في رأي شيخ سعيدة عبد العظيم بس تكلمش على إخوان بيتكلم على الصلافيين فبيقول تلاقي كل واحد من الإخوة ممكن يديك محاضرة في حقوق الأخوة وممكن يديلك يعني يعني إسهاب وإطنب في حفظ اللسان وحق المسلم على المسلم ومش عارف إيه وبعد شوية تلاقي مش عارف مين بس طبعا مش أقول الكلمة يعودوا يشتموا في بعض ويعملوا مش عارف إيه و اللي هم اخوانكم اللي في الاحزاب الحزبين السلفيين ما بقوا اتنين دلوقتي لا لا انا بتكلم على اللي هم اصله حاجه واحده يعني النور بقى اتنين لكن هم اصلا من الاول سبعه الاصاله والفضيله دول من بعض والاصلاح وطبعا اللي طلعوا الاخوان ما يتعدوش ولا يحصوا أنا بنتكلم عن توصل وبناء والتنميه و ايش دعوه بقى بتاع الجماعة الاسلامية ده مش عرف اسمه ايه ده ده ده. فهم كتير يعني. اه. هم كتير يعني. هم كتير يعني. على الاثنين اللي هم بتقعد دعوة الصلافي. الشيخ ياسر خلاص. القصة <تصفيق> يا سيدي. أكتر من كده وربك بيزيح وفي <تصفيق> أنقل <تصفيق> بعد كم صفحة كده عن برضو الأستاذ محمد قطب ويجب أن يكون واضحا في أذهاننا كذلك أن المعركة بين الإسلام وأعدائه ليست معركة سريعة خاطفة ولكنها معركة طويلة شاقة قد تستغرق عدة أجيال فينبغي للقاعدة يعني هو بينبه على نظرة إن التربية ما هياش وقت قصير وهتنتهي وما هياش إقامة الدعوات بتنتهي يمكن مش في جيل واحد يعني يمكن مؤسسي الدعوات ماروش ثمارها وده طبعا مشاهد ومعروف فينبغي للقاعدة التي تنشأ للقيام بهذا العبء الضخم أن تربى لتكون طويلة النفس شديدة الصبر عميقة الإيمان بالله عميقة التوكل عليه مستعدة لما يتطلبه أمرها من المعاناة قادرة على أن تبذل من نفسها ومن جهدها ومالها ودمها وفكرها ما يحتاج إليه إزالة الغربة التي ألمت بالإسلام فالصفات بقى هو بيقولها عايزيني كررها تاني وتنتبه لكل صف تربى لتكون تربى لتكون طويلة النفس ما بقى إيه الواحد مستعجل الثمرة خاصة الثمرة الكيفية مش الكمية يعني ممكن تلاقي حواليك ناس كتير لكن عشان تنقل الناس دول من مرحلة لمرحلة او يبقى الناس دول معاونين ليك في الدعوة مثلا او يكونوا ناس صالحين او غيره ده محتاج صبر ووقت طويل ما الواحد مستعجل لكن ممكن الاعداد تيجي بسهولة فلازم الواحد يبقى عنده صبر وطول نفس في الموضوع دوت، ولا ما يصبرش، ما ي... ما يأتيش بالثمرة. هو اللي مش مفهود أصلاً يكون عاماً مصدق مع نفسه هو هو عالي الدعوة نفسه على خضر؟ يا أما دي طبعاً أصلاحنا بس أنا بحب معني ما بحبب يعني تفكيره ما يبقاش م... م... كتير موجود في دلوقتي وحنا نتكلم في الدرس ده على الشخص ساعات بنبه بس يعني ما ببقى كل تركيز على هو هو اللي بيقيم الدعوة يعني بس طبعاً هو نفس المعنى اللي انت بت... بتحطه على أي مدعو هو نفس المعنى بينطبق عليك يعني محدش يستعي يقول مثلا أنه هو بقى له سنة ولا سنتين متدين ومش عارف لسه في معصية مثلا معصية لسه مش عارف ما عملش ايه من اللي هو الحاجات اللي هو كان عايز يعملها ده برضه من الاستعجال اللي ملوش فايدة وملوش طائل وملوش يعني دليل شرعي طويلة النفس شديدة الصبر عميقة الإيمان بالله عميقة التوكل عليه الإيمان بالله هو التوكل أو خاصة التوكل من أهم يعني الأمور للإنسان لازم يستصحبها معاه لأن طبعا إحنا بنبذل طاقات معينة في تغيير نفسك أو في تغيير المجتمع من حولك ولكن الطاقات ديت أقل بكثير جدا من نتائج المرجوة واللي بيكمل يعني وبيأتي بالثمرة من الأصل وتبقى الثمرة ديت أكبر من الطاقة لانت بذلتها والله عز وجل فلازم تتوكل على الله توكل تام مستعد لما, تطل... لما يتطلبه أمرها من المعاناة قادرة على ان تبذل من نفسها، أي من من جهدها ومالها ودمها وفكرها ما يحتاج إليه إزالة الغربة. طبعا الجهد معناه وقت، وقت، وقت مبذول يعني في الموضوع ده، ومال ودم ممكن الدم دوت يعني في يعني أعمار منقاضية أو حتى في المواجهات لو هو بيقول يعني. ما يحتاج إليه. ما يحتاج إليه إزالة الغربة التي ألمت بالإسلام اليوم واستنقاذ الغثاء من دوامة السيل واستثباته مرة أخرى راسيا في الأرض عميق الجذور وحين تكون القاعدة بالمواصفات المطلوبة بالحجم المناسب سيغير الله للناس لأنهم يكونون قد وفوا بالشرط وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كمستخلف الذين من قبلهم ولا يمكّنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويودّلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ولو أن بعض الناس فرضي إحنا مثلاً أمن بالواجبات ديت ولم نكفي من ناحية العدد أو المجهود أو الطاقة لتغيير الأمة فذيب هو الاعتذار إلى الله فيم تمعن الاعتذار إلى الله؟ يمكن هو ما بينبهوش عليه كتير في الكتب التقصلية بتاعة إقامة الدعوات ومشا لا يوم باش منتبه بس لموضوع يعني مجرد الاعتذار لكن مش, المو... مش الاعتذار يا الله أنت تمر على واحد مثلا قائم على معصية أو ترك طاعة أو حاجة فتأمر وتنهى وانتهينا تقيم عليه الحجة زي ما الأخوة بيقولوا يعني ما ده الاعتذار إلى الله الاعتذار إلى الله أنت تستفرغ وسعك ووسع من تستطيع جمعه معك لإقامة دين الله عز وجل في الأرض وإقامة شرع الله ولو قصرت عن كده يبقى أنت استفرغت وسعك يبقى هو ده ليعتطر. في غير كده ده مش اعتذار. مش اعتذار إلى الله. ماشي. ماشي. ماشي ده مش الصورة كاملة يعني. اه موش. عايزين. في حتة وما هي عدت وما سمعتش حصل ايه <تصفيق> طب <طبول. تصفيق> مش عارف أنت فين بس ما أنا ما أعرف الواجب طيب آخر فقرة أجل هذه التربية ها قول. ولا بدأ التعجيل في إدخال الجماهير في الدعوة على نطاق واسع قبل أن يتأثر العدد الكافي من البعاء والمرببين الذين تربوا هم أنفسهم على المنهج الصحيح والذين استطيعون بدورهم أن يربوا على المنهج الصحيح في هذا لا فيه دمتنا في شيء أنهما ينقرونها في الحقيقة على المهن الصحيح عايزية كلام جميل وهو حلم كلام صاحب <تكلم> كلام مين المفهوم ده عادل؟ <تكلم> الكلام ده مفهوم اه عادل بتعليل بقى عادل اللي عايز شاهد هو واضح جدا لا طب قول أنا, انا تقريبا انا الوحيد اللي فاهم عادل لا فالس. لا خالص يعني احنا بقى قبل ما تتفضل لا برده حد فاهم زي مصطفى كده طيب في حد فاهم غير مصطفى واحمد رمزي سمعناش احمد رمزي بيقول ان الكلام دوت عادل قاصد بيه يعني بينقل الكلام دلوقتي عشان يضرب في الاخوان أو يضرب في الجماعات اللي صدرت الناس قبل ما يكتملوا مصطفى متخيل اللي هو قصده بيكنتو لا عادل بيضرب قبل كده صح ليه صدرنا اللي قبلكم؟ قبل ما يهتموا بيكم مين اللي فهمك صح؟ شوفت؟, شوفت أنا الوحيد اللي فهم سعد الله من هرسته خلاص ايوه يا وقت انا بنعمل اهو؟ انا بنعمل ايه دلوقت؟ بنعمل ايه؟ لا انا حوقت شرح <تصفيق> طلع كلام منك عشان ايه بعد كده اما اخد حجه عليك انا مش سهله انا فاهمه زي مصطفى طب يعني ايه التعليق حقي على لا لا احنا ما بتكلمش على مصطفى هو اللي فاهم زي الكتاب واحمد رمزي برده ممكن يطلع من الكتاب انا بقول عادل ليه نبهنا على ده ايوه بدأنا دلوقتي حصه علم النفس نفسك لازم تعرف <تصفيق> كل حاجة بتحصل ليه دلوقتي احنا عندنا شوية نقطة تنتبهوا ليها كلنا معترفين بيها اللي مختلف على نقطة منهم يبقى يقول لي اول نقطة ان احنا متأكدين ان مفيش حد فيكم صايع تماما يعني بنسبة 100% صح؟ في بعض المساحات كده يعني مفيش صيع بنسبة 100% ان شاء الله يعني صيارة على مساحات مش مهم بقى يعني يعني فين الظن والوهم دي مش مشكلتنا دلوقتي يعني وكلنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> متأكدين أنه ما فيش منكم إمام الآئمة ونصر الأمة صح حتى الآن يعني طبعا إن شاء الله يبقى في منكم يعني بس يعني حتى الآن ما فيش ماشي كده معايا الغد دلوقتي وكلنا برضو مقتنعين ان واحدة من الأسليب يمكن أهم الاساليب للتربيه هي التطبيق والدعوة إلى ما تربي إليه قاعدة الرابعة أنت من فعش تقوم بواجب من الواجبات وانت مطبقتوش على نفسك أبدا أو حاولت يعني من فعش تدعو إلى عقيدة سليمة وانت تعرفهاش غير نظريا فعش تدعو إلى العمل الصحيح وانت عمرك ما حاولت تقوم بي الالتباس الوحيد اللي احنا نختلف عليه بقى هو إن هو ينفع أدعو إلى شيء وأنا لم أقوم لي إما كسلا أو إنشغالا أو عملي للدعوة دوت هيشغلني عن أصلا أداؤه أو غيره الفرق بينه وبين نقطة اللي قولني إلا قبلها إلا بلها ما بجربش الموضوع ده ليس في ذهني أصلا أنا مش في ذهني أصلا أن أنا أتعبد وبدع الناس إلى العباد هم متفقين أنه ده يحرم يعني يحرم أن أنت ما يبقاش في ذهنك أصل الموضوع وانت بتدعو إليه ولكن انا مؤيد جدا وده بالتجربة يعني يمكن لو تناقشنا من ناحية الشرعيه ما تبقاش واضحة أو السلام السلامة الله وبركاته مدفعوا كام؟ ولا سمح أول مرة؟ هو جاي حتى الصح؟ يعني مش من... فاكرك هت... انت كمان؟ فحضرتكم دلوقتي لما هتشتغلوا في التربية طبعاً مش كلكم هتشتغلوا في التربية الحمد لله أو هتشتغلوا في الدعوة اللي هتدعو إليه دوت حاجات هي متأصلة في أذهانكم يمكن ما بتطبقهاش على أرض الواقع ماشي؟ وعشان كده أول حاجة ابتدعنا بيها قبل ما تعملوا أنتم أصلاً منها ك دوت ودا وتطبقوا على الناس أنتم تذكروه إنتو وتنشوه مع إخوانكم واللي ما يعني حتى الآن مش في متابعة معينة. هيبقى بيناقش المنهج دوت مع اثنين من اللي اخوة اول واحد انتوا عرفتوا عليه احمد ضياء كمان اخي تاني اسمه هيسم بتوعه انداز عارفين هيناقشوا معكم المنهج دوت يعني يعني علما وعملا وبعدين انتوا بقى هتطبقوه على غيركم بمعدل ابطأ يعني ابل من انت تقطع مثلا 10% من المنهج تكون اطاعة مع مدعويك 1 او 2% بكتير يعني فهتنهي المنهج التربوي قبل بكتير جدا ممدعويك يوصلوا الربع مثلا فكده ما عندناش إشكال ولا في لسه إشكال؟ قوليا يعني, يعني, يعني ايه المتوقع؟, يعني المتوقع اه ده المخطط ده اللي عليه طب يفرده الواحد وياخد واحد 20 ما ينفعش اصل والضعف يعني ما بقاش واحد يعني بيحب يقرأ فهيخلص المنهج في السريع يعني منهج التربيه ملوش ضعف القرايه يعني الكتب دي اللي مكتوبة في المنهج ما هيش معلومات لحاجات انتها تكتشفها في أخلاقها لازم تتغير فعلا يعني لازم اللي بيدعو إليه الكتب ديت يكون بيتغير فيه مش, مش كمية عمالية مش يعني الكتاب ده بيدعو إلى العبادة يبقى الواد بيقيم الليل فبقى زي الفل لما مش, ده مش ده المطلوب ماشي يعني مش مطلوب انه هو يكون تعرف ان البذل للدين مثلا دي حاجة حلوة وجميلة لا انه هو فعلا بيكون بيبذل وده محتاج اكيد وقت. وان ما في اول مطلوب او تاني مطلوب هيتعثر في التالت اول رابع. ماشي؟ مستنيه لغلطة. لا مش مستنيه لغلطة او انت مستنيه لغلط. عايز تشوف النقص اللي فيه عشان تكمله. ده من دولنا سيب التربان بروح يدعو لما يدعو عليه. اه. بس ما يدعوش باليعني ما... يعني ما تروحش تدعو واحد اكبر منك. في ال... كده يعني. يعني هل هناك جوة يشرح الأحمد ضياء مثلا لتتعلم تابعك وكده مش دوت يعني ممكن بقى نسها أقل يعني أقول يعني يا شب أصعب يعني إيه اللي أصعب إنه يعني مش مجرد من بيب الحالبات نحن نشوفه ونغيره أه أصعب أنا قلت الموضوع سهل أنا كلما عاني ساعات ما أقول أصعب حاجة ممكنة في الدنيا تغيير الأفراد يعني ما كل كلامنا المرة دي و اللي فالف على دوت ده يعني دي أصعب مهمة ممكن حد يقوم به النقطة الأهم بقى في كل دوت يعني سواء دوت كان جائز ولا مش جائز ولا يعني بعيد عن النقاش بتاع ده هيفيدك والله يضرك أو غيره في نقطة جوه نفوسكم عمرها ما هتتغير إلا لما تكلف إلا لما تكون قائم بعمل النقطة ضيت اللي هي حمل الهم أنك تحمل هم الدين <تصفيق> احنا يعني معظم الناس يعني مثلا نقول ايه تمانين في المئة من الاخوه اللي في البلد اخوة انتساء يعني هو ايه ما عندوش قضية بي يعني بينافح عليها يعني ما, ما عندوش مشكلة يعني يعني ايه يوم ما هيزعلها هيروح ويقعد في بيتهم يعني ما هوش مسؤول منه اعمال معينة مش مسؤول منه اشخاص معينة لو هو ضاع هيضيعه ما هوش مسؤول منه دروس هيلقيها مش مسؤول منه دعوة قائمة في مكان معين مش مسؤول منه أسخاص بيربوهم ماشي ده 80% من الناس 80% من الناس دول ما عندهم شي حاجز لعدم الالتزام فبيروح بسهولة في أي مع أول مطب زي التخرج مثلا بالسلام مع الجواز بالسلام يعني أي مطب يحصل له لو يعني الدايق شوية يقعد في بيته لو هو آخر واحد في السلسلة ومش حسب المسئولية من اللي تحته كل اللي هيربطه انه مكسوف من الشيخ بتاعه بس إن هو ما يجيش الدرس ومش يعني لكن لما بيبقى مسؤول ده بيربطه اكتر بالدين بيبقى انتظام يعني على قد بقى ما المسؤوليه دي بتكبر على قد ما الشخص ده بيه اه على حسب الكلية على حسب المهمة اللي هو هيقوم بيها وقد ايه هو مهيأ للمهمة دي وبيحبها هذا هو بقى الكلام اللي احنا نشرحه دلوقتي وشايف ان هو الوظيفة دي بتثمر والوظيفة دي بتعود عليه بالثواب ده يربطه بالتدين واحنا كل قضياتنا في التدين ان احنا مصمرك وده اللي انت تتعمله مع المدعوين بتوعك يعني ايه بقى؟ يعني هم كانوا زمان يجيبوا الاخ يحطوه في الجامعة مش مم بقى بعد كده يعني هيحصل ايه هو هتلاقي يعني يلقط له كام حاجة من هنا على مش عارف معلومتين من الناحية دي الجو بتاع الناس يغيره شوية مم يتغير على قدر ما يمكث على قدر ما يتغير نفس الكلام بالنسبة لكم بالظبط فارتباطك بالأعمال واحدة من الحاجات اللي تثبتك تثبتك على ما أنت عليه ولو ثبتتك على ما أنت عليه بأنت هتتطور ان شاء الله فهمتم فده مهم جدا ان مرحلة معينة ما تتركش الناس بدون تكليف مش سه... مش سه... مش يعني مش صحيح ان احنا اول ما يتدين تدي له تكاليف على طول وان كان ده حصل مع بعض الناس يعني يعني انا طلعت جوالات في الكلية قبل ما الجتهي احمد حسين بقى ربنا يكرمه كان ايه كنت الموضوع امم الموضوع التسريله ايه لا بس هو انق حاجة انا بحبه يعني هو ما, ما وقفنيش في صلة قيام طويلة مثلا رغم ان غير يعملوا معا كده او انا بقول الارتباط او التكليف يكون على حسب بالشخص دوت اهل يهواء انا بحب اغير في الناس يعني هو ده طبيعة الشخصية كده بعد من نشح الشخصات دلت هتعرفوا شوية حاجات إيه؟ على كده ايه اعرف ايه ايه ابي مقبول اشتمكم <تصفيق> مقبولة كده عمل لكم فلو انت اخترت التكليف معين لشخص معين ده يبقى اعوان لي على ان هو يثبت في الدين تكليف بقى ايه؟ اي تكليف مناسب لي وده يفسر بعض الحاجات في السنة زي تولية اسامة هو صغير قيادة زي تولية عمرو بن العاص هو لسه مسلم بقاله ونا وزي خالد بن الوليد وغيره من غير غضاضة يعني ما فيش مشكلة بس هو ما تولاش في حاجة مش مناسبة لي ممكن اي حاجة. ممكن اي حاجة على حسب بقى ايه اللي مناسب لي. ماشي؟ مش غيره دي مش يعني الناس بتعمل الموضوع تكليفات دي قاعد يعني هيا اخط فترة معنا او لم تلتفتش بقى من حتى تنينه الشخصية؟ يعني مش كل الناس ليها نفس الحنكة يعني. يعني بتكلم اللي عمل معا كده احمد حسنين. ما فيش حد يعمل زيه تقريبا دلوقتي. طيب شير. يعني. في مشكلة مثلا عندي أنا مش عارف أنا كويس في أي مسلا انت تعرف انا يعني على يعني بيقول ندخلش لما ماشي طيب يعني مثلا في مرحلة ممكن ما يعني حاول تكلمنا على المجموعة بتاعتنا ديت لو ما أنتوا بس يعني أنا وانتو لو إحنا افترضنا إن إحنا نقيم الدعوة يعني كم واحد فيكوا داخل شغال في الدعوة العامة أربعة خمسة بكتير. مش شاكثر من كده يعني من خمسين مثلا أو ولا الحاضر دلوقتي الولايات حجوا ثلاثين مثلا أربعة خم فاحنا تقريبا موقفين الدعوة العامة إحنا بقى لنا سنة مؤقفين الدعوة العامة ما هو انت ومحمود ومصطفى وعادل بحث على كده في حد تاني بيعمل اي حاجة تانية؟ دعوا عم دعوا عم يعني بيكلم الناس كلها <تصفيق> <تصفيق> مصطفى هو فعلا ده <تصفيق> الصالح والمفاسد دلوقات لو صدرت الناس للعمل يحصل ايه مجموعة من الأوقات بتاعتهم هدو بذل في العمل ده العمل ده نفسه هيعود عليهم بشوية منافع الوقت ده كان هيستثمر في حاجة تانية الحاجة دي هتعود عليهم بشوية منافع انهي منافع ارجح في وقت ان الأوقات المنافع اللي هي في غير العمل ارجح للشخص فما يصدرش ساعات ارجح للكيان مش للشخص نفسه مساعدة يبقى الشخص ده لو ما كلفش يبقى المنافع الشخصية أقل ساعات الكيان كله لازم يكلف وهكذا. عشان كده دلوقتي قلنا لازم نشتغل مش عشان احنا نع... يعني عايزين نعمل حاجة في المجتمع ولا حاجة لا ده انفع حاجة للمجموعة دين لازم تشتغل دلوقتي لو تأخروا عن كده يبقى احنا بنخسر وقت او انطر لو اشتغلوا قبل كده يبقى لازم مضوع يكون في حدود للطرار. عشان كده ما كلفناش حد بالعمل قبل كده قبل النهاردة يعني الا اللي احنا مضطرين اليه في العمل زي طلبة مصر. في غير تكاليف. كان كل الاهتمام به هو ولو حتى كنا بندرس الدعوة أو تفاصيلها أو حتى لما رحنا مارسنا دعوة كان كله من باب بنيانه هو حتى أنا كررت الكلمة ديها تيجي عشر مرات مثلا ونحن ندرس دعوة أن حتى العاملين في صحوة أو الداعين إليها مش الهدف أن إحنا نقيم دعوة الهدف ان هو يتعلم يعمل دعوة يمكن بقى الهدف اللي جاية دي نحن نقيم دعوة بعد كده ممكن المصالح على بدل ما يقول مثلا خمس كلمات في النسبوع كل واحد واحدة. اه? كان بيه مرة قال لي يعني ايه. المصطلحات دي لازم بقى يعني ايه. تكلم ما اول ما بطل كلام. قول. ما حقاً تعالى الأول من نفس الكلام يعني لو أنت شغال دالك دالة تردية مثلا في من ثلاث سنين ما بتشتغلش دعم عامة خالص فانت منفعه الكلمة اللي هي عشر دقايق في دالة مرة الاسبوع اكتر من <مزق> منفعه دالة تردية <تس dejar> مم. مم. الكلام اللي هو بيتكلم فيه عن موضوع خمسه معواد والي تخش فيها عواد كبيره في فتره من الامير الغربيه لو احنا اتكلمنا عن الوضع في مصر مثلا بعد الصوره الناس كلها حست ان ال... دلوقتي وقت ظهور الجامعات القديمه وقت ظهور الجامعات اللي مكونه اطفال بس مع ظهور ده الجامعات دي بتانيه بتخش فيها عناصر لا تمثلها مش عملتش الوسط بتاعها وبالتالي تسجد لها كوابس فإزاي هما عادوا في, في حتى ما في نفس الوقت يربوا افرادهم الاول الأول ومفافضوا تربية أفرادهم قبل الانتشار أو مع الانتشار أو انتشروا أكبر مما يتحملوا افرادهم <تسجيل> لو هما ما عندهمش التحكم ده تخربوا دخل عشان كده خربان كم واحد ما اخذش المستى مش الكلام ده مش حاجه اسمها واجب الوقت مش واجب الوقت على الام كلها ابن تيمية والنووي كانوا في وقت جهد التطور جاهد شوية ويشتغل شوية ابن قدامى كان في الجيش بتاع صلاح الدين مش في وقته كان في آه ابن المقدسي وقال في كل كتب الحنابلة ما فيش حاجة اسمها واجب الوقت اللي هو كلها تجاش لحاجة واحدة وانتهينا ممكن يبقى واجب الوقت ان احنا نعمل حاجة معينة فئة معينة تعملها انما البلد كلها كل الناس قيادات وصف تاني وإخوة وعوام وجياشوا الحاجة واحدة مستحيل لا يوجد أمة تضرب الطريقة دي ابدا يعني. زي نفسها بيقولوا انها مش ماشية زي الفل ولا حاجة خلاص يا جماعة مش دلوقتي, دلوقتي الحاجات يغير عن طريق <تصفيق> اقول له قلنا بالأدلة بس من غير خبرة سابقة فالاتهان اللي بيتناقش دول ممكن نقعد نرد على بعض الأدلة شهر مثلا يعني انت المفروض تعمل في الدعوة قبل ما مش عارف ايه لا مش مش بس الأدلة ما تبقاش للناس وما فيش اي حاجة نوع من انواع التربية. ما احنا مناش نروح يشتغل في الدعوة يعني نرمي البحر. طب خلاص يبقى هاتبوس. لازم ما رايح تفضل ماشي كلها. لازم يفضل ماشي في التربية جنب تحميله بالهم. ولو لو انفصلت التربية في اي وقت من الاوقات خلاص. لكن هو شغال في الدعوة هيبقى عنده هم انه يتغير. لو ما المورد اللي يخليه يتغير اللي هو التربيه المستمره انه هيبوظ يعني <تصفيق> يا سيدي والله البتاع في ايدك اهو هو, هو ده اه هو ده ده ليك ولي ان شاء الله هراجع لكم قبل كده اللي احنا تكلمنا فيه في الموضوع دوت في السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت احنا أدينا شوية مبادئ للتعرف على الأشخاص سواء نفسك أو غيرك وقلنا فايده ان أنت تتعرف يعني مثلا أشهرهم عند الناس كلها أن هو يكون انطوائي أو لا انطوائي أو اجتماعي يعني فقلنا ان الانطوائيين غالبا محبين للعمل بأفراد كأفراد يا فرد أو حتى عمل جماعي بس ضيق أربعة خمسة ثلاثة كده يعني اللهم يعني بلغاتكم انتم يعني او بلغه الشباب يعني دلوقتي يقول انه يبقى له صاحب انتيم يعني رصيق 2 3 مثلا لكن في ناس مالوش واحد صاحب لا ملاسق ليه ابدا عنده مجموعة من اصحاب مثلا 10 ولا 15 مفيشهم عن بعض يعني بس مفيش ولا واحد فيهم بيوصل ان هو صاحب اللصيق يعني ده الاجتماعي ماشي فطبعا ده في التكاليف الشرعيه بيفرقوا عن بعض ده محب دايما للعبادات اما الفردية او اللي هي آه... اللي, اللي مفيهاش اجتماع كبير يعني في الاعتكافات مثلا او غيره يحب الاعتكافات صاحبة العدد القليل ياخد زاوية محدش شايفه فيها بيبقى اقرب للخفاء منه للظهور وطبعا الافات المترطبة على دوتة تبقى معروفة والتاني هيبقى عكسه والافات بتاعته معروف ما تكلمناش عن فرقهم في الدعوة هيبقى برضو الاجتماعي اكتر حاجة هو يبقى كويس فيها انه هو يخاطب مجموعة كبيرة مثلا عشرة او خمستاشرة او مجموعة مش عارفها قوي لكن الثاني لازم يبقى لو هيشتغل في الدعوة يبقى هو انسب للدعوة الفردية منها الى الجماعية والدعوة الفردية الناس هو عارفهم مسبقا ماشي فديجي بلات يعني لو اضطر بقى ده برضو ما قلناوش قبل كده لو اضطر واحد منهم ان يشتغل الشغلانه الثانيه لازم يتمثل الحالة بتاعت التاني يعني مثلا الاخ اللي هو هيبقى انطوائي ده لو تقل قول كلمة هو جبليا مش عارف يقول ماشي؟ فيقعد يفكر كده لو فلان الفلاني مين؟ لو أحمد اللي هيتكلم هيتكلم ازاي؟ فأخوه بقى يتمثل الموضوع ده وانت عكس بعض صح في دي عكس بعض بالظبط فهو يقعد يتفكر بالظبط يعني أخوه بقى لو طلع قال الكلمة هيقولها ازاي؟ ازاي هيتحرك وازاي هيتكلم وهيبصص لمين ومش بص يصوف يشوف اخوه ده هيتصرف ازاي ويعمل زي بالضبط ما يعملش زي ما هو عايز يعمل هو لو طلع يقول الكلمه هيقول ايه مش مهم هيقول ايه هيعمل ايه هيبص في الارض لا مش هبص الناس تقريبا ان هو خايف ان هم يعني حد يرميه بسهمه او حاجه ف... ده بقى احساسه فعلا نظراتهم مش عارف عامله ازاي او عايز استكشف هو الناس فهمت ولا فهمتش يعني هو هو الاهتمام بالشخص كشخص يعني ده بعينه كويس معايا ولا يعني ماشي معايا الموضوع ولا لا التاني بيدب وخلاص مش مهم هو عدد كبير مش اصد حاجة وحشة ولا حلوة يعني فتكلم انا كل دوت لسه ما بدأتش في الموضوع حتى نتكلم في ايه المسألة مسألة جبلية وده مش معناه ان انت اللي مقبول عليه دوت هو الحاجة الوحيدة اللي هتعرف تعملها بس هي الحاجة الوحيدة اللي هتتوافقك يعني هي الحاجة الوحيدة اللي هتبقى لك في الفعل وانت تبرع فيها لو تعلمتها لكن لو تغيرت، لو أنت طلب منك حاجة ثانية أو أنت فعلا توجهت الحاجة ثانية هتعملها برضو، بس لازم أنت بتعملها تبقى يعني متمثل أن أنت إيه؟ مش أنت قوي ماشي؟ يعني الانطواء دوت، أنا مش عايز أروح لأمثلة كتير عشان ما تتعودش الانطواء دوت لو مسك علاقات عامة في شركة مثلا، يبقى كويس قوي لكن لو مسك إعلام يخرب هو نفس الكلام، هو بيكلم الناس بس لما بيتكلم في العلاقات العامة بيروح لواحد لو او اثنين او ثلاثة او مش روح له بقى يعني الشركة ديت وصفها عامل ازاي وده يعني وفلان فلان ده لما هتكلمه هيبقى هو وضع عامل يعني هو الملف بتاع الاشخاص عارفه قبل ما يروح سواء دول افراد في شركته او برا شركته لكن بتاع الاعلام هيطلع قدام كاميرا مش عارف مين شايفه هناك يعني مش عارف دي سيت بتطبخ مش واخد بالها ولا واحد قاعد مهتم ولا اخ ولا مش اخ مش فارق يعني قصة ثانية خالص. فلو ده ويف قدام الكاميرا يخربها شوية يعني. ماشي؟ لو حصل وهي... وهيعمل كده يتمثل وضع يعني ايه؟ يشوف مثال ويشرح له. يعني يتخيل مثلا ان ايه؟ المصور ده. انا بكلم المصور دلوقتي مش بكلم الكاميرا. او بكلم المخرجة. يعني نشوف واحد كده ويشوفه بقى يتابع معاه وينسى خالص ان هو في الوضع العام. فهمتم؟ الحاجات دي بقى كتير تقريبا ملهاش نهاية يعني بعض الناس حطوهم 16 متغير 16 متغير دول يطلعوا 64 شخصية ومنهم اللي وصلهم اكتر من كده احنا كل المرات اللي فاتت لما تكلمنا قبل كده تكلمنا على 4 او خمس متغيرات وكلهم بندرس المتغير لوحده وما خدناش توافق الاثنين مع بعض يعني مثلا قلنا فلان دان طواي او اجتماعي مثلا قلنا بقى هو عقلي أو عاطفي ما فكرناش لو واحد انطوائي عاطفي وانطوائي عقلي يبقى شكل عمل إزاي يعني فهمتم الكتاب اللي معانا دوت مقسمهم على أربع متغيرات فيطلع 16 شخصية وده يعني أبسط الأمثلة يعني قبل ما يعهدوها قوي فده التنبيه الأول الكتاب ده ما هوش التقسيمات يعني الدقيقة جدا فممكن الموضوع بقى مختلف الكتاب إداري أكتر منه نفسي نعم أيوه أيوه أيوه إسه عشر إسه ماشي الكتاب ده إداري أكتر منه كتاب طب نفسي أو تربية نفسية يعني هو عايز بس في الآخر فلان الفلان ده اللي انت وصفته بالطريقة ديت تشغله في أي ماشي ففي حاجات كتير من اللي انت عايز تعرفها مش هتبقى هنا بس احنا هنستكشفها دلوقتي بما نحن مش مهتمين بس باللي هو بيقوله ماشي هقدم ببتاع كريم دي عشان شغل الدماغت ودماغي يعني القيم ديات ما هيش صفر ما فيش واحد انطوائي 100% او انبساطي 100% ففي الاخر برضو لما تلاقي توصيف الشخصية انت عملته من الاربع متغيرات في واحدة منهم كانت بنسبة يعني 60% 40% فانت يعني مش الناحية دي قوي فتلاقي شخصية اللي انت بتشوفه دوت او انت نفسك يعني ما بين الاثنين ما بين الشخصيتين دول ما هيش مجناحة في ناحية يعني الا في ناس بيبقى الموضوع يعني ايه واضح جدا يعني زي انا كده كل الأ... يعني كل الاسئلة اللي انت هتقرؤها دلوقتي مش عارف صورتلك كل الاسئلة لا اللي... اه صورتها كانت الاجابات صار. كلها هي خمسة يا صفل لو يعني <تصفيق> مفيش هو معملوش حل هو كده <تصفيق> وفي ناس بقى تبقى الموضوع متعدد ماشي اه ما عبقى ده دي قصة تانية يعني بس ده الالوان دي بعد اللي ما يخلص الدمج الاربعة لما يدمج الاربعه يطلع كذا كذا كذا كذا أربعة حاجات يبقى ده الاحمر مثلا هو بيديك على دماغي ده اللون الاحمر وغيره مش مهم ديت خلينا في توصيف واحد عشان ما نتوهش ماشي كده كان في تنبيه كمان بس انا افتكرته من دماغي اه التنبيه اللي بعد كده ان الحاجات دي اصطلاحيه يعني فهمك لموضوع العقلاني والعاطفي غير اللي هو بيقوله هنا إيه. ماشي؟ ومستفيد أنا على أقرب أقرب مصطلحه وطبعا هو الترجمة غير الإنجليزي فحنا نفهم مصطلحه عشان نعرف نقرأ كتير ماشي؟ طيب نبدأ منين؟ نبدأ من الأول أول اللي متصور عندكم الانطوائية والانبساطية وما الآي واليدو. دول. عشان نركز أكتر على عمل إحنا ننجز تكليفية. من هؤلاء؟ ما منشرحهم الأوي تفهمون ما إيه ولا أشرح إلا يفرق في العمل. أنا قلت شوية من الحبة من من حبة دول دا يفرق التكاليف اللي أنت تكلفها لنفسك، تكلفها لغيرك. لو إحنا في عمل نظامي بقى أو عمل جماعي. المراكز اللي احنا هنأخذها في العمل الجماعي هتفرق على حسب الشخصيات ديت نفس الكلام ما دعويك لما تيجي تكلفهم تدخلهم العمل الجماعي دوت لازم تدخلهم في حاجة تتناسب مع شخصيتهم في البداية على الأقل بعد كده ممكن بقيت تدربة على حاجات تانية بدل هدف الأول كل ده هدف واحد ان انت بس توظف الناس توظيف سليم شرعي سليم الهدف الثاني ده مهم انك تنتبه للأفاية يعني بعض الحاجات بتورث آفات فما تعالجش أي آفة وخلاص تبقى أنت عارف الآفة اللي انت بتعالجها أو متوقع الآفة اللي هتيجي هتبقى شكلها عامل ازاي يعني خلينا في نفس المثال العبيط اللي هو بتاعنا ده بتاعنا لانطوائي لا؟ لما تيجي تحاول تعالج واحد انطوائي يبقى أنت متخيل الآفات اللي هتبقى عنده ما هيش في الرياء صح؟ فانت مش هتكثر الكلام في مسألة الرياء ممكن لإعجاب لكن مش الرياء الانبساطي او الاجتماعي ده ممكن يبقى عنده اعجاب وممكن يبقى عنده رياء تمام طريقه العلاج تفرق لو انت هتعالج واحد انطوائي ما تعالجوش بان انت تطلع معاه معسكر مثلا لكن تعالجو بالطريقه اللي هو متوقعها اللي هي ازاي <تصفيق> تقعد معاه لوحدكم حتى لو نفس برنامج المعسكر ده هتنفزه بس انت وهو بس. او انت وهو واحد كمان. او اتنين كمان على الاكثر. فهمتم? دول اكبر فايدتين للموضوع. ماشي? احنا مش عشان احنا محبين لعلم النفس ولا حاجة ولا عايزين اللغوص ولا عايزين نضيع وقت ولا اي حاجة. عندك بقى فايد تانية نسيتها? طيب. اهم فايده طبعا الناس مهتمة بيها على الاطلاق هو التوظيف السليم. كل الحاجات دي اطلعت فروع عن الهومر ريسورسز يعني انه هو يوظف ناس بطريقة سليمة في المكان السليم وخلاص بس احنا يعني عايزينها الاوسع من كده يعني ماشي موضوع الافات دوت يفرق كتب جدا وموضوع معالجة الافات او كيفية معالجتها يفرق بطه ماشي اول اصطلاح موضوع الانطوائية او عدمها او الانبساط ده مش كل الكلام بس هو بيقوله ده يتوقف على كيفية اكتسابك للطاقة النفسية بمعنى فان شعرت بالانتعاش وتجديد النشاط بعد تفاعلك مع الآخرين حتى الغرباء منهم فانت انساء بصوتي بمعنى ايه انت ما بترجع من الشغل مرهق ومعاك الناس كلها ومش عرق وقررت تتفسح ماشي وهتختار هتختار اخوانك دول يتفسحوا معاك باتصل بهم كلهم يتفسحوا معاك واللي يجي يجي ولا بتنقي واحد او اثنين تقعد مع إيه؟ كله انت بتكلم عن الانبساطي كله لو الموضوع عندك عشوائي الناس كلها سيام وكل من العدد يكتر يبقى احسن يبقى ايه الشخصيه بتاعه الانبساطي والانطوائي عكسه يعني هو بيرتاح في انهي مجتمع المجتمع اللي فيه علاقات قريبه حميمه بعدد قليل ولا علاقات اضعف بعدد كبير ماشي ده اصطلاح اتفقنا النوع الثاني كيفيه اكتساب الانسان للمعلومات الانسان دوت بيقرا الاحداث ازاي بيقرا الاحداث دي زي ما هي ولا بيقرا ما وراء الاحداث يعني القطر اللي خبط ده. بيبقى مهتم. صفحة بعدها لا تاني واحدة هل انت حدسي ام حسي? هيبقى مهتم خبط فين? ومين مات? ودخل المستشفى حصل ايه? يعني اخبار كاخبار? ولا مين المتواطئ? ومين المتورط? وفكوا العربية ازاي? طب ولو كانوا فكوها مش ويقعد يضرب احتمالات? م? لا مش تفاصيل. مش تفاصيل. يعني تفاصيل الحدث ولا ما وراء الحدث. يعني بمعنى ثاني. م? اه. يعني هو ضرب هنا امثلة يمكن تقرب الموضوع شوية. فبيقول مثلا لو هو بيقرأ في الطب النفسي. يبقى مستمتع اكتر منه لما بيقرأ في الطب التحليلي. يكتشف نتيجة ما هيش مرئية ومفهومة. أكتر بيعني أسهل له من إنه هو يتعامل مع أرقام. هل المحاسبة أسهل لي ولا التصميم مثلا؟ مدني يولي معماري؟ فار عارف الفرق؟ معماري ده بيصرح في الهواء كده. مادني أود يحسب يعني؟ وما منفعش في الحساب والناس يروح يصرح في الهواء عشانه. صرح هناك بعزل فول كده يعني. صحون لي. دي من أصعب الحاجات لأنها أنت يمكن مش متخيلين الموضوع أصلا يعني مش فاهمين هو إيه القصة يعني يعني مثلا نقول أمثلا دكتور رغب السرجاني مثلا فأنا قصة من دول اللي هو هنا بيسميه الحدسي الحدس ده اللي هو إيه هو مش أضيته مش أضيته الحدث أكتر ما أضيته إزاي يحلله طبع منه فوائد وشوف إيه اللي يخلي الحدث ده يحصل ونواتجه اللي البعديه حدث نفسه كحدث مش مهتم بيه قوي اصل أو يعني ماشي فخلينا دلوقتي ايه فخلينا نعتبر ان الحدس دوت ولا بيعني بي ايه بيستخدم خياله اكتر ما بيستخدم حواسه ماشي ما بيهتمش بالحقائق اكتر ما بيهتم بتحليل الحقائق دي. يعني. يعني أنا حدسي. يعني, يعني إنتوا لو هتحللون أنا هطلع إيه في الأول انبساطي. بعدين حدسي. إيه دي؟ خلينا السؤال. هتشرحه فيي أنا. لا دي حاجة تانية ما هو دي بقى دي اللغباطة في المسألة دي. المسألة دي قد مع مسألة تانية أنا كنت شرحتها في الدرس اللي قبل كده في اللي فاتت هو إن الإنسان ده بيتعلم إزاي؟ يعني هو بيقتنع بالنتيجة، هو بيتخيل الموضوع بس بيقتنع به بي أو لا، دي مسألة تانية يعني هو بيفهم بالتجربة، ولا بيفهم بالنظرية، يعني لو شرحت له النظرية يبصم ويفهم، ولا لازم يجربها دي قصة تانية ومش مذكورة هنا، أنا ده متغير تاني المتغير دوت هو أن الإنسان ده بيقتنع بالتجربة ولا بيقتنع بمجرد الشرح بالنظرية ده هو النظر أو العمل؟ أي بالضبط، ده النظر أو العمل؟ لكن ده مالوش علاقة بهو النظرية دي خيالية أو لأ فاهمين؟ ده حاجة غير ده آه، لكن ممكن ما يقتنعش، بلغاية ما يجربه دي طريقة التنمية التعليم ناشي. بسموه البراجمات اللي هو ال. بتاع التجربة ده بيسموه البرجماتي انا برجماتي لا لا البرجماتي غير النفعي او في اصلاح النفس يعني يعني الاصلاح الاداري اه هو البرجماتي النفعي يعني لو مين شتيي دي بتوصل اه طيب عاطفه عقلاني فيها لبس برضو عند كتير من الناس وطبعا الاخوه هم اكتر ناس عندهم لبس في كل حاجة ليه كده ايه مش ما بيحبوش الحاجات دي لا معلش الاخوه جزء بس يا رب اكبر انا هرجع لهم كلهم هرجع لهم كلهم بس بفهمكم الصوره ولسه هنقعد نفت كتير يعني لسه قدامنا وقت نراقب حاجه بالمناسبة للموضوع ده اهم موضوع في التربية اه بيوفر عليك كتير قوي ووفر عليك تجارب كتير تجارب كتير مع نفسك وتجارب كتير مع الناس يعني ما هتخبط في أي حد في اي حاجه الساعه لي بس الساعه كام طيب لسه معانا ل درس ساعتين على طيب العاطفي دوت الناس لو متخيله ان هو يعني الراجل الطيب الحبوب يعني ده مش مظبوط مش ده هي ديت في مسألة اتخاذ القرارات يعني لما بيجي ينفذ موضوع بيهتم بناتج الموضوع على بيهتم بالأفراد اللي بينفذوا الموضوع ده تاني يعني مثلا احنا هنعمل تكليف معين هنعمل معسكر مثلا فالمعسكر دوت هن ايه هنرتب له ما بيننا يعني فهناخد اربعه او خمسة نشوف المعسكر ده يتعمل ازاي فندي الفلان ده تكليف فلندا تكليف فلندا تكليف فلندا. لو اللي بيقسم على التكاليف دي عقلاني همه ايه ان الكمية التكاليف اللي عنده دي تروح للناس حتى لو فياصل مش قضيتي ما بفكرش في الموضوع ده ودي افه من الافات طبعا لو هو بقى من النوع العاطفي يبقى بيقسم القرارات وكل شوية ما يحط الواحد حاجة يطمن انه مش يفتس بغض النظر هو اللي في ايديه دوت من التكاليف يعني هيتوزع ولا مش يتوزع عشان كده الشيخ شمش خالف التربية التربيه وانا شغال في الاداره عشان هو في يعني فكر في الناس وانا بفكر في اللي هيتعامل بالناس <تصفيق> مش مهم يحصل فيه ايه اه مش مهم مش قضيتي يعني فزمان لما كنت شغال لوحدي كنت بنسى في الدنيا طبعا <تصفيق> فدلوقتي عدلوني بالشيخ الشام زي الحمد وقع ايدي كده بضل مموت الناس فهمتم؟ فالعقلان داود بيبقى همه يعني زي المدير الإدارة كده همه اللي هو يدير الموضوع مش همه الأفراد بيبقى وراء تاني بقى واحد بتاع شون العاملين بيصف النفسيات بقى عشان يعني إيه؟ عشان ما يموتوش منه يعني فهمتم؟ فطبعا في قفة كبيرة في ايه ان انت تكون ده وده انا ذكرتها في وسط الكلام يعني انت تكون مثلا عقلاني بالفطرة وما انتش منتبه للجزء التاني العاطفي او الوجداني او الشخصي تسموه زي ما تسموه يعني هتقعد تدي تكاليف للاخ لغات متقطومه حتى لو انت بتربيه انا مش, مش طالب منه تكاليفي انا هننفذ حاجة لا انا عايزه يبقى اخ كويس فهم ماسك الجدول ومدهوله ويجيبه تاني اسبوع اول ما بص على الجدول لايق فيه حاجات سودة كتير او مطيره على طول عشان يروح يعمل التاني بقى اللي هو بتاع الترباوي دوت او العاطفي او الوجداني او غيره هيبقى مهتم الاول هو ليه ما عملش الحاجات ديت ماشي مش قضيته هو يعني قام الليله او لقا هو ليه ما قاموش ممكن يكون تعبان من حاجة تانية او مكلف بحاجة تانية او كلا فيقعد يبحث الاول فيه هو لو كان معصر يبقى يشوف ماشي فانت بيبقى انت مصبوب اهتمامك على واحد من الاثنين الشخص بالطبط عليه يعني عايز طلا أحسن ما عنده يعني أو العمل عايز يطلع بأحسن صورة حتى لو خصم رايحين أو مضغوطين مش دي أضيتي ماشي فدي اللي ده الفاصل التالت الرابع ده أصعبهم في التحديد هم وهم دول اللي بيحددون الشخصية حدسي والحس والحكم والإدراك يوم هدول بيحددون الشخصية اللي صار والله صعب حاجة في الموضوع طيب رابع واحدة موضوع الحكمي والإدراكي ده لماذا تسميه المقارن النواتي؟ يعني الحكم هو حكمي ده الحكمي ده يعني هو بيصدر أحكام على الأمور يعني لما بتشرح له مشكلة بيقول شيطوه معك كتير يقعد يسمع المعطيات يوصل للنتيجة ويقولها لك وخلصنا الثاني بقى خالي شوية يعني يسمع المعلومات اللي تكفي الحكم إنه هو ياخد قرار يسأل عنه تفصيل تانية ويفرض افتراضات طب ليه ما عملتش كذا طب ما لو عملت كذا يبقى مش عارف ايه نعم لا لا يلا الغبطه دي لا بس عموما يعني انتوا هتتعبوا شويه في الأول لو انتوا عايزين يعني تفهموا الموضوع بس بعد شويه هتفهموا ان شاء الله ماشي واحد يبقى مش حد في نفس الوقت اه ما ال16 هييجوا بقى الاربعه دول بالتباديل يطلعوا ستاشر ممكن يطلعوا اي حاجة هنقول للوقت اذا طلعوا يعني الحكم دوت لو هينظم برنامج هيقول ان احنا نصح عشرة وعشرة نفطر لغاية عشرة ونص عشرة ونص ديت نصلي الضحى لغاية عشرة ونص وخمسة عشرة ونص وخمسة نروح مش عارف فين ويقعد يحسب دقائق اللي احنا نتحرك فيهم من المكان للمكان دوت التاني لو حط نفس البرنامج هيقول احنا هنصحى ونفطر ونصلي الضحى ونتجمع الساعة كذا صرفوا انتم بقى في النص بقى يعني ما مش أضي... عنده كمية من المرونة يعني, يعني فالحكم دوت لو هو المدير بيبقى خنيط بيطلع روحك يعني انما التاني المارين دوت يا لو مدير بيبقى يعني ايه رجل يعني اه يعني هادي شوية هدي بقى مش ضيطنا يعني ما كل واحد له عيوب طبعا يعني كل واحد له عيوب فهمتم انا بس بحاول انها هما هم شبه بعض الحاجات يعني الحاجات يعني متداخله الى حد كبير أوه. في بقى مجموعه اسئله كبيره كده يعني انا لخصت كده الفقرات اللي احنا مقريناهاش ماشي في مجموعة اسئله ساعات تبقى في البيت ان شاء الله ولا حاجه تبقى تجاوب عليها وترص الاجابات وتعرف انت فين ومن الاسئله ديت وانهي سؤال بيصنف في انهي واحدة هتبقى فاهم اكتر عن هو ايه الفرق ما بين الحاجات دي وبعضها يعني. ماشي? واضح انا اصلا انا المفروض ما حدش تلقبط فيها يعني. أنا, انا اسهل اسهل تمرين يعني اه في كل حاجة. انا اول اشتريت الكتاب دوت صنفت نفسي في تلات دقايق. والشيخ في سبعة شهور. بالغاية دلوقتي بطلق يعني لسه مش مقرر قوي رغم ان انا ما اشرب عليه حق يعني 8 سنين ولا 9 سنين بحاول اجيبه مش عين هو في النص تقريبا في الكل إيه؟ ما هو ده افضل حاجة بعد التربية بس هو ليك جبلة اكيد بس هي فين بقى مش عارفين يعني الجبلة فين مش عارف يعني يعني امرض اللي هو مع الاحتياج ان انت تكون بالصفة الفلانية تكون كده ولو الامر يحتاج انك تكون بصفه ثانيه تكون بصفة الثانيه يعني الأمر تاخد قرار، تاخد قرار. لو الامر يحتاج ان تاخد قرار قرار لو الأمر محتاج مرونه في الفتوى مثلا تلاقي مرين في الفتوى لو الامر محتاج انك تكلم واحد بشخصه تلاقي بيكلمه بشخصه لو الامر بيتكلم مجموعه كان بيتكلم مجموعه وهكذا يعني ايه الواحد الواحد أو يعني إيه؟ فطبعا ده يعني إيه؟ <تصفيق> ما تلاقيهوش يعني, يعني هو كده حتى لو احنا منه يعني مش محتاج تربيه أو يعني وخلاص اوكي ده حلوة. طيب هناخد بقى شويه تمارين ناخد حبة مننا. ونقض نصنفها. فمسلا في صفحة تسعة وتلاتين ده ملخص للاربع حاجات على بعض ماشي? ناخد مين الاول? انا? ما حدش يزعل بس. <تصفيق> <تصفيق> يلا كله صنفني وبعدين ننهكت بالتصنيف. وتقرنوا بقى هو صحة ولا تعرفوا? <تصفيق> صنفنا اختار لي حرف من كل اثنين اي في الاخر اربع حروف هو شيخ القاضي العسكري هو اي بساطي شيخ قانوني كده جه جه وحدسي وعقلاني، وحكمي زمان كان بعض إخواننا فين أحمد بيارة مش عارف سمع حالك كلمة دي قبل كده نقول علينا أنت تفهم في عقاية في جيش في جيش شيوعي طيب ليش شيوعي باتنا قاية جيشي قبل البتاعة ديت مش عارف جابوها إزاي بس شكلها كفاضة ويعيب بقى لان بنفذ المواضيع بعيد عن المبادئ <تصفيق> أني واحدة بقى كده الحكمي اهو ان شاء الله احنا بننفذ ايه يعني هم هيتنفذوا قرارات لو لو هنروح ناجي العيل الفلاح انا هاجي بس هاجي مظبوط ده ايه <تصفيق> لا ابويا مختلف ابويا <تصفيق> مختلف مو... آه... ابويا مختلف ما انا ايه هو جيش بس هو مختلف ما. مختلف عن كده عايزين مين بقى على تعرفين علاء صح يلا صنفوا علاء انا صنفوا برضه اي صنف نفسك يلا تعرف؟ انا تعرف ان متعرفش انا صحيح يلا بس مش موجود ازاي اه ما انا ما ده اول اربعه دول في الـ في تي بس وما مطقطعه الاتصال كل الحروف اي اس اف بي اس ما احنا بقى نلغوص كذا لان العلاق ما في يعني انفصالات كتير متقولش تتكلم يا سعيد <تصفيق> طبعا انا مش عارف ليه قالو بي يعني بقولك ادراكي دوت عنده شوية مرونة في تنفيذ المواضيع على على كده خالص مش عارف ازاي جاي جاي بي ازاي يا عم مرش بيقولوا نعمل والله وسيبك لا ده تسيب مش مرونة مش طوعه يستيجي انا جيء اه صحيح الحاجات دي ما لهاش دعوه بالامراض يعني ممكن واحد يبقى هو ده تصنيفه الشخصي لو كان سليم يعني نفسيته سليمة يعني جي جي. يعني ممكن يكون طلع اي اس جي عشان قلت حكايه التسيب دي يعني ممكن يكون هو مثلا بالتصنيف ده اه حاجه بس هو يعني لما بيجي ينفذ المواضيع بيتناسف فطرته لا اي حاجه تانية. خلونا خلونا ناخد الاختيارات كلها بما ان احنا محتارين اي احنا مختلفين في الجي صح مختلفين في البي في في والله ال ده لا جايب علاء بعديه مخصوص عشان تعرف الفرق بين ال ان وال اس يعني علاء سيخلي سي يطلع ال لا ما بيحللش لا هما ده لا ما بحللش لا بيحلل حضرتك قلت اهو لا لا ما بيحللش الشيخ يعني هو اللي بيحلل ما هو اللي بيستخدم حاسه أو خاله إنما الاس بيستخدم حواسه في إدراك الأمور <تصفيق> يعني علاء زي كل الناس الحواسيين يعني بيفهم بالغراء والألم زي الأوقضة كده. فهمتم لكن مع ما... الموبا مش معرفوش تخيل يعني. ليحق قويسة طبعا. ده السبب الجوهاري اللي مخلي علاقة معايا كويس ان احنا ممكن لبعض. يعني هو كده يطلع في التغيير. احنا نشوف بقى خلاص احنا متفقين على دول صح? مختلف معانا ولا حاجة? مش شوف تغيير. قول ليك حرية للرأي برضه. طيب <تصفيق> لما <تصفيق> <تصفيق> احنا نقطعهم كلهم دلوقتي يستجابش طيب كم واحد موافع من علاق بالإف أو تين؟ تين طيب ناخد نقول تاني الأول نقول تاني الأول <تصفيق> <تصفيق> استنى بس استنى بس استنى بس استنى <تصفيق> يعني عقلاني؟ يعني عاطفي؟ يعني لما بياخد قرار ما بياخد قرار هو خلاص هياخد قرار أولئة وازاي أو دي القسم اللي جاي؟ يعني هو هياخد القرار دوت بصورة جذرية واللي عنده مرونة في الموضوع ده الاختيار ما بين دول لو خلاص خد قرار ان احنا مثلا هننفذ الموضوع الفلاني هيبقى طول الوقت قلقان على القرار ده تنفذ ولا لا ولا قلقان على الشخص اللي بينفذه لا ينهار عنده كان متوازن كده لو بس احمد ممدوح باهت عليه لو حطوهم جنب بعض بقى احمد ممدوح وعلاء تعرفوا بقى ال اه يعني ما واضح يعني بس هو الصراحه مش مفصول تماما زيي يعني هو عند شويه من الاحمر يعني يعني فعلا غالبا مش شايف بس خلينا ايه طيب ما فيش ما فيش زيرو قائد ايه صار طيب كشف في طبيعه نظام قواعد التنظيم اي اس جي لا من العناوين ديت هي النص الثاني من الكتاب اللي مش بقى عندكم هيشرح كل واحد فيهم تشخيص يعني في مدير الدماني ما هو عنا. ده الموضوع يعني. ده بس لا مش مش انا وسط ادراكي? عارفه بعيد عن العاطفة على قللنية انا والشيخ يشامعك سبعة. مش فانا حكمي هو يدرأي. ما هو غيري فمش عارف حد هو قال يتقبل وانه يعني لا احنا مثال يعني المثال يبطلح المطار. حضرت يومي الناس حضرت لو كل موس حاطط الكف الشيخ أحمد حسنين يقول لي يكون ايه اه مين في كان فيها في في مع احمد حسنين طيب يا راجل انت عدي احط سؤال احمد حسنين ادراكي تماما وانا حكمي تمام يعني ايه بقى ادراكي سيب المواضيع براحتها شويه يعني مثلا ايه لو اه يعني حاجه زي كده يعني الجدول محطوط كانه مش محطوط يعني ممكن يتشاور على كل المواضيع بما فيها يعني, يعني لو يهر صلوات الجماعة امتا ما فيش عن المشاكل كده يعني الموضوع يعني ايه سهلة يعني تحس ان انت ترتاح لو هو المدير بتاعك ده, ده الادراك الحكم بقى لو محدد جدا يعني الجدول من كذا لكذا يتدايق لو الجدول اتغير حتى لو كان هو نفسه شايف انه فيه مصلحة اكبر من التغيير بس مجرد ان احنا غيرنا النظام دي يعني ايه تتعبه يعني. ده لما سنحن اعتكاف انا واضحة. ايوه ما نعرف. والاعتكاف التاني بقى اللي هو يعني ايه لما يسوها واضحة جدا يعني. لو الشيخ يقول لهم بقى ايه معسل نرتاحهم من الوقت الفلاني او الوقت الفلاني. بعد انا يومين اتخنقت بقى الناس بتنام في الوقتين. قال لهم خلاص فيش نوم خالص غير من كذا لكذا. كده يعني ده الحب. ماشي؟ ماشي خالص. هني بقى مش معروف هنتضرب على راجل يعني اللي ارتابه على الفضل. <تصفيق> ايه? وانت هنزده كلهم خمسة اللي وعليه. هم? عايزين حد مشهور مين? عادل? عادل, عادل, حلو. ده. عادل ده مش معروف خالص. <تصفيق> ايوه ما هو دي بقى الصعوبة. يلا عادل ايه بقى? من اول واحدة هذا انطلقه ببطي. عادل ولا <تصفيق> <عادل> مصاطي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا عادل في الاثنين. لا يا عام بصوتي ساكم دمزي ورحميك بليهم بالبصر في الشيء يحب لهم بصوتي الفرفاشة يعني هو شكل الدر طيب حواسي ولا حدسي حواسي حدسي حدسي حدسي لا حدسي واضحة يعني اللي يعرف عادل يعني عمالي لوص في القائد في كلام بتاع الناس لما طلع روحنا يعني ما سبش كلمتين على بعض الوحدو حدسي هو ايه لا مش مسألة عبطول وعربط الكلام ده ورده غير الزكاة والغباء. <تصفيق> <تصفيق> ما لقاش علاقة نا بعد عيب البرد. يعني عاصل ان ده متغير تاني. الحدس ده اللي هو بيعمل ايه؟ بيفهم ما وراء الكلام تحليل يقول. يعني الكلام ده مكتوب كده ليه؟ مش هو مكتوب يعني مش معلومات. يعني مثلا لو احنا عادلين ناسألة فقهية زي عايزين مسألة غريبة. عادي جيبناها مسألة. زي اللي هو قرأت دلوقتي. لا لا انا عايز حاجة بالفق اللي انت واخدتونها. <مشفة متاع> زي مثلا مل. الانية. ماشي? احنا بناخد كتاب الطهارة بدأنا في كتاب الانية. ما فيش مشكلة. عند امثال بقى وامثال عادل. ايه اللي حشر الانية? بعد المية. او في كتاب الطهارة اصلا. ده بيتكلم عن الانية ديت لو كانت مضبابة بالذهب ولا بالفضل. الا حشرها هنا. او انوش على قوي بمعلومات يعني. او يعني في الحالتين الاثنين هيدرسوا الباب الانية. بس هو يعني ايه ويفو زورو حاجة تانية خالص غير الموضوع اللي هي ايه. ايه اللي جاب ده هنا. يعني ليه الترتيب بالكتاب ده? دا؟ ليه دايما يبدأوا بكزا او يهتموا بكزا. ماشي? ده دا الاخ الثاني اللي هو ايه. احنا بعد ما نخلص عادل كده هنخلص عليه. نشوف بقى لا نشوف بقى الحاجات دي توصفها ازاي كتير يا شيخ كتير عقلاني ولا عاطفي مش بطي ما فيهاش كلام حد بتاع طب بيقول تي ما فيهاش كلام, تي, ما فيهاش كلام تي, تي ها تي ها بيضربكم على طول <تصفيق> تي, تي ولا اف تي تي <تصفيق> تي ايه تي. ايه انا ساره يا كريم تي <تصفيق> رايك تي الرسمه متلخبطين في موضوع تي و كده عشان طيب عشان طيب اه لكن ما <تصفيق> مش ضوابط طيبة بره ادي الشغل مش هو الكلام ده هو وقت الشغل ايوه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 لا مش لا لا في لا بس عشان قافي. في؟ انا قلت المثال يشغلوا نصف الاربع. هم? لا مفيش احسن وحش في الحاجات دي. ايه ضطينة. يعني ده اللي انت مخلوق بيه. ومعظمها صفات خراسية يعني بعضها. من... لا بتتغير. كل حاجة بتتغير. بتتغير بالتمثل كمان. يعني انت ممكن تتمثل الحالة معينة وتعمل بيها زي ما هو قال كده يعني بعد الدعوة بقيت كذا. بس هو مش بقى يعني هو وقت الدعوة بيشتغل بالاسلوب ده لكن هو في غيرها بيرتاح برضه هو الوحده يعني له اصحاب حميمين جدا بغير التوصيف التاني صح؟ <تصفيق> التوصيف التاني دهما مش يعني ما بيحبش حد هم دول يعني زينا وعلاه كده يعني ما عندوش م... يعني ايه؟ ما عندوش واحد يعني صاحبه قوي ما عندوش عزيز زي ودي الصفة الكبيرة في البتاع دوت او اكبر قفة مكتوبة ونقوم ينسف أي حد في أي وقت تكبين كده والله طيب أنا هقرأ لكم قولك أصلاً دلال النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى النص صلى الله عليه وسلم قولك الشيخ أطبعاً تصنف ماذا؟ فيش ولا أحد من النبي طبعاً عليه وسلم ولا الصحابة تعرف يصنفه ياكوة تعرفش اصل خقيته إيه إذا كان على كان رجلاً حديداً اللي هو احنا لما هتسمع كلامه وتقول ده اطيب واحد في الدنيا صح لكن هم لأن هم فطرهم مش متغلب عليهم انت بتعرف الواحد منين من مشاكل فطرته مش من حسنات فطرته يعني كل الحاجات ديت بتاعت يعني اللي اختارها معلمة معاه موقف وفي الغالب مش حلو صح صحي جدا صحي جدا ممكن ما يبقاش إرهم مثلا ممكن ما يبقاش يعني لكن لكن في الغالب موقف مرتاحش منه يعني مثلا هم عرفوا من ايه من انا حكمي مثلا من انا يدر يعني صح؟ صحيح صح؟ احمد حسنين مثلا لو هو اللي جدي درس الدعوة ما كانش كتب كتبلكه على فيسبوك مثلا مش هيجي عند الصلاة يعمل في مش عارفين فاش اي حد يجي متأخر في درسه ويهزق ويهزق وزن بهزق كده وانتخيه يعني أنا أبداي يعني أعزروني همي لما يا يعني يقول عليك أنت طيب لا مش فيش يلا يلا يعني مش يعني لا بص فيه مع الطلبة صح؟ الطلبة طيب. دول اف و تي دوت. احنا ازاي بنقرر نوع عقلاني معاطفي. لما بيجي اخد قرار مع حد. لما بيجي اخد قرار مع حد. يهتم بالناس وبيهتم بالقرار. ماشي? يبقى ده, ده كله فرع عن ان القرار دوت مع حد بعينه. بتقوى كليه. يعني هم بالزبط زي الاسكاتليب هم عدين عليها بنسباق لي. ما راش عنهم اي حاجة. مش مهتم ان انا اكلفهم باي حاجة. مش مهتم باي حاجة خالص غير ان انا اتخيل ايه احسن صورة. ممكن هم أشوفوها عني وأعملها تلعب بقى شخصيتي من مش, مش مهم إنما أنا لو أتمثلت أحسن صورة أنتوا تتخيلوها عني وعملناها نخلي بالدين الله <تصفيق> أين حاجة تانية يا <تصفيق> روش <تصفيق> <تصفيق> مش هتنفعه يعني انا اكتر واحد المعاينين كلهم بيشتكوا مني والدكافره من تسيب العيال ومش عارف يدخلوا في اي وقت ويخرجوا في اي وقت ويعني عادي جدا وبعدين في الاخر بعد ما يقعدوا يعذبوني طول السنة وملخصون الماده كلها في اربع ورقات و... يعني حاجة كده يعني اه دي حاجه جميله يعني وزي الفل بتمثل الصوره اللي هم عايزينها ده عشان الدعوة لكن أنا مش دعوه اللي احنا بنتكلم يعني دلوقتي عشان تحكم على اي حاجه من دول لازم تتخيلوا في صوره وهو في هيكل فوقيه حد بيدي له قرار وتحتيه حد بياخد منه قرار اللي في قيه ده بيديه قرار هو هيستوعب القرار ده ازاي يعني لو لقيته بينفس من القرار مش مجرد انه قرار يعني انا كنت قاعد مرة مع مجموعة من المشايخ مثلا مجموعة كبيرة اتماع كده حلو يعني وانا كنت اصغر واحد في الاجتماع يعني الباقي كله ايه بقى حاجة واربعين وحاجة وخمسونة ومش عارف فالمهم كلهم عمالين يقولوا رائي انا مش عجبني الرائي <تص> وهمتم خالفهم. وهم اتضايقوا ان انا خليفت الرئيسة. فبعد شوية يعني ووصنوا لي يعني الكلام ان المفروض امشي يعني ورايحهم مني يعني. فلو انا مش كده امشي. بسهولة يعني من غير ما ازعل. من غير ما انا. انا بقى قعدت احلل بقى مثلا نجي اسبوع ولا حاجة. او لسه الاسبوع ما خلصش بس يعني إيه. اه هو انهي نقطه في الكلام بتاعي اللي خلتهم يوصلوا للقرار ده ومين فيهم قال <تصفيق> القرار القرار ده الاول هو اللي وصل لي واحد تاني ومش هو اللي اخده خالص يعني اكيد اسم مين بقى قعدت احلل بقى من 21 من المكان اللي كنا فيه لغايه ما المسجد اللي احنا في المغرب مين اللي مشي جنب اللي كان اللي قال لي دوت مين اللي مشي معاه وهو رايح ومين اللي مشي واشوف اي دلالات على هم كانوا بيقولوا ايه يعني كانوا يتكلموا في موضوع له علاقة بالاجتماع وقالوا له علاقة بإيه تاني يعني أحاول أفلط الأفراد وهحللهم وأسوف كم واحد فاضل يبقى يا فلان يا فلان كل ده أنا هوصل منه بيأمي فيش حاجة والقرار في الآخر إن أنا همشي ومشيت فعلا بس التاني بقى لو شبه علاء يعني لو تقال له كده أهيمش وخلاص فهمتم كده أحمد صليم أه أحمد جدا لا موضوع بسيط جدا أه أحمد حواسي جدا جدا في الوصف على عكس ما هو متخيل عندكم بعد ما بعد ما غير نفسه بس هو حواسي فوق الوصف اللي تاثروا بدعوته القديمه يعرفوا الكلام ده فهمتم ده اتجاب ازاي ده ما هو ده اللي بينافس ده ما بينفسنش <تصفيق> ده ما بي <تصفيق> أصدي، لا، لا، لا، ما أنا أقول لك الفرق دل رأيك حواسي أو حادسي أه، حواسي أو الحادسي، حواسي بيتقبل المعلومات بيتقبل من غير تحليل، فيبقى أبعد على أنه يحمل الكلام ما لا يحتمله الموضوع زي ما هو إذا بحادت الكلام جيد، لكن مواقع، مواقع لا ما هو كلام لا، مش كلام، حادس النقط، مش كلام لا، أنا اللي فهمت، كده كده، كده، أنا أمضي يعني هنا الموضوع فينا في نفسنا عتلتقي كلام ممكن شخص لكن لو هي واقع حاجة حصلت حاجة حاجة في الدولة. ماشي ماشي, بلها ماشي ماشي. هيقولها كده انا بس انا شخص ممكن يبقى يجيب الايه اللي يجي عشان افتتاح او ينزل ياخد معلومه كده سطحيا ابدا ايوه مش انا بقول لك اهو عشان كده هو منفصل ما بين الاثنين بس احمد كان خالص حوالي. يعني ينفع ان هو ما هو كل الناس كده انا بقول لك نادر جدا لما تلاقي واحد انت حاكم عليه ان هو يكون في طرف كده اللي هو يعني ايه وده طبعاً يبقى إيه للتربية يعني؟ كان كان كان كان, كان يتغير زي عادل كده ما عادل ما حدش هتخيل لهم طوائي إلا واحد يعني يكون بيعرف يلغص بالنفسيات شوية هم؟ آه عندنا طوائي أصله كان كده يعني يمكن دلوقتي بقى بقى حاجة متربينة تانية ماشي؟ يبقى دوت إزاي هو هتقبل المعلومات ماشي؟ هو حادسي ولا حواسي؟ بس عاوز أفرق لكم ما بينهم وبين بعض ده مش معناه طيب ولا مش طيب معناه هو هياخد القرار اللي تحتيه بقى القرار دوت هو مهتم بالأفراد واستقبالهم للقرار ويحاول يحافظ عليهم ولا مهتم بالقرار وتنفيذه ويحافظ على القرار نفسه إنه تنفزه ده العقلاني والعاطفي ماشي دول ماينفعش غير لما تعرف هو بيتعامل ازاي في اجتماعياته يعني ده بقى احنا قلنا كتير هل بقى يعني عنده منطقة رمضية ولا الموضية عنده محددة؟ ماشي هنقرأ الأمثلة ديت او الاول اعرفكم الطرز الثلاثة المشهورة. اذا انتم فهمتوا كل واحدة لوحدها صح او تقريبا يعني ممكن طبعا ممكن بعد ما بعد ما خلص يعني بعد ما تبتدي تاخدوا عليهم ناخد شخصيه غامضه مثلا حاجه عشان و... صيغه غامضه ما انتش عرفت لما تعرف المؤد انا لازم حد مشهور نعرفه ما هم دول غامضين عشان كده احنا مترددين ما بين هنا ولا هنا ومش عارف هم غامضين رغم معرفتنا بيهم فهو وسط ما بين الاثنين لما قليل لما تلاقي واحد في الطرف انت مش هتعرف تحل لحد ما يعني مثلا احمد تعرف تحل له عشان حاجه نادرا يعني مواقف قليله طبعا انه ايه فاهم مش معنى مسكه الانطوائي ان طيب عندنا بقى تلات اجتماعات مهمة. ال ان والجي نفس الصفحة صفحة تسعة وتلاتين. اه سوري ان تي سوري او راحل ام تي. والان اف ده اللي هو مختلف عنه بس في الام. واس جي. واس بي. ايه بقى الكلام ده? دي الحاجات الرئيسية اللي بتفصل ما بين طرازات الشخصيات. يعني احنا كنا مع كل الوحدة من الاربعة دول بمفردها. يعني هو تأثير كل واحدة ازاي. لكن بقى لما نجمعهم على بعض. فاحنا عندك احتمال رئيسي بتفصل ما بين الناس ال وهو وال والاس. ماشي؟ اللي هم مين؟ الحادسي. اللي هو التحليلي. والحواسي اللي هو الواقعي. راخي وود فاكتس زي ما هي يفصلهم للاتنين دول مش ما دل... انا مش ده جنب بس الرموز ديت يعني ما خدت دي فتح شغال 30 انا فاهم ان ايه مكتوب طيب ال ده اللي هو الحدسي او التحليلي ماشي ده اللي هو الواقعي او الحواسي. يمكن كلمه واقعي كانت اقرب تقرب الموضوع شويه يعني ماشي تحليلي واقعي كده اقربها حبه يعني ده اللي هو العقلاني ده العاطفي او خلي ده اسمه عشان يقرب مننا وده اسمه الاداري ماشي يعني قراراته قرارات اداريه او قرارات تربويه تهتم بالافراد يعني محدد او دقيق اللي هو اصلا بيسميه ايه حكمي ده اسلوب حسي وده اللي هو ادراكي ده اسم الاصلي اللي هم مسمينه او غير دقيق او رمادي ما بتحبوش خالص <تصفيق> دي حاجات كتير ايه دي حاجات كتير وضحت اه وضحت بيش نزب. طب الحمد لله. طب نقلف إحنا كتاب بعشان. استرحطه بعيدة جدا. استرحطه ملياش راقة. هو, هو بيترجم نصاً فمليهاش علاقة بالموضوع. أه. مليهاش ايه؟ بس مش مهم؟ يعني خلينا احنا عن الفكرة يعني. قبل ما تعرف هو الاربع على وعد وبيعبروا عن ايه؟ تعرف الانفصال الاول. فالنص ده من الناس هم نص الناس كده. تحليليين يعني بيتلقى المعلومة بتحليل إنما ده بيتلقى المعلومة بواقعية شديدة ماشي؟ هيتصرف معها ازاي بقى خيرانة تتفكر في ده ده بيتلقى المعلومة يقعد يحللها ويوصل لتفاصيلها ويوصل لما وراء الموضوع لو تصرف معاها بقى بعقلانية يعني أصدر المعلومة دي نتيجة التحليل ده أصدره بواقعية ده داري كويس جدا يعني معنى كده إن ذا هو اللي بيسموه الاستراتيجي. ليه استراتيجي؟ أول طراز ذا، ذا كده اسمه الاستراتيجي. الآن معطيه، أو لما يبقى تحليلي في التلقي وإداري في الإلقاء، يبقى دا استراتيجي. إنما ما بيشتتوش، الحدث نفسه في التلقي. وما بيشتتوش مين اللي هينفذ. المهم ان المعطيات الفلانية كان المفروض يبقى ليها الرد الفعل الفلاني عشان نوصل لمسألة صحيحة. فلو المعطيات دي تؤدي بالاساليب ديت للمسألة صحيحة احنا لازم ننفذ الاساليب دي فروحنا ننفذها. ده استراتيجي. ماشي؟ خلينا نطول في الاستراتيجي ده سنة. لو الاستراتيجي ده حكمي او ادراكي يفرق في ايه؟ طريقه التطبيق على الناس. هل هيديهم شوية مرونة؟ ولا مش يبقى فيه مرونة في التطبيق؟ يعني الموضوع يبقى محدد جدا ماشي؟ ده ينفع فين؟ ده ينفع فين؟ الحكم دائما ينفع في راس المنظوم والتطبيقيين تحتيهم أو اللي هم اللي يعني إيه؟ اللي هو عنده المنطقة الرماديه أو اللي عنده حرية شوية فالليه ايه شو ما زي ما انتبهتنا. ده اللي يبقى تحتي بشوية. بس لازم برضه يبقى استراتيجي. بعيد عن المسميات بقى مش مهم ده اسمه ايه ده اسمه ايه ليه الحكم لازم يبقى فوق؟ لان الموضوع لازم لا لو بدأ بدأ من الاول براما دي عبل ما يوصل تاحت شي في حاجة يعني يعني مثلا ما قلوهم انتو لازم تيجوا على الصلاة فيتأخر عشرة احنا هنا صلينا كم واحد ما يجيش خمستاشر مثلا من كل اللي عادين دول اقل من خمستاشر العيشة العشاء صلينا هنا العشاء اقل من خمستاشر واحد <تصفيق> بلاش نعتهم مش مهم بلاش اي حواجه المهم يعني النص مثلا هنا ده مع التأكيد الشديد والوعيد ولمش عارف ايه انما لو بدأ الموضوع من الاول احنا يعني ايه هنتقبل رفع ساعة ساعتين كده عمل ما نوصل بقى ان انت تنفذوا بقى يعني الموضوع ايه ببعيد ايه ماشي فده ايه الطريقة بس ده, ده الانفصال الاولاني بقى فيه استراتيجي بالطريقة دي وفي بال... كل واحد منهم برضو الحكم دوت في اتنين تفرق في ايه بقى هو انبساطي او انطوائي؟ يتعامل مع الناس كلها، ولا يتعامل مع جمعه محددة من الناس يعني مثلاً يعني دي... تديله الفريق، ولا تديله له أربعة. ماشي؟ هو نفس الراجل بس ده يعرف يتصرف مع الفريق كله، وده يعرف يتصرف مع الاربعة فممكن الانطوائي لو هو في قاعدة المنظومة يبقى ماسك مجموعة صغيرة اربعة او خمسة ولو هو اخلاص المنظومة يبقى تحتيه اربعة مديرين او خمسة لكن ما ينفعش بيكلم منظومة كلها يعني ما ينفعش يطلع يقول اعلام مثلا <تصفيق> ماشي فهمتم كده نفس الكلام التاني بب التاني برضه اما بيتلقى المواضيع بيتلقاها تحليليا لما بتنزل منه اللي نفحته بتنزل بصفة اربوية شوية فيبقى دوت هتاريح شوية في ايه انه هيراعي الناس حبا ونفس الايه? الانفاصلات اللي فوق اللي احنا قلناها. لأ معلش كملها شوية. نكملها شوية. نصر ماكش حد فينا كده فعلا. شخشم ايه مع الشيخ هشام فين كده. شيخ هشام ايه? شيخ غير كده خالص. شيخ هشام كده. بالزبط. بالزبط اللي هو يعني. فيش ولا صف مشترك يا رغم ان هو المعلم بتاعي بس. اي اي اي انا مش عارف كنت كده وفرق يعني ازاي دلوقتي الدرس ده آه. ايه <تصفيق> <تصفيق> لا رد لا لا خامن. لا طبعا لا خالص طبعا لا خالص ازاي تي وهو هو ده هو اللي شغال في التربية يا ابني ده طب ده لو <تصفيق> <طيب هادي مخدرش> <تصفيق> هو تي بقى احنا نشيله بقى مش عارف اللي هو بيعمله <تصفيق> لا لا عشان <لا>. ده عجبني عشان في <تصفيق> الدرس تي لا لا مش الدرس بقى اه لا <تصفيق> في الدرس طيب بنتفاهم في دي بعدين مالينا مالي مالي يبقى ممكن مثال للموضوع التحليلي ده ما احنا نجي نعمل مثلا الدعوة في مكان ما زي ما هنتكلم ميكو مالحقش مالهظة لما هو طول شوان. بس المهم نيجي نتكلم في اقامة دعوة مثلا آآ الاخ اللي هو ده. وده يفريه في ايه? الحواسي. ممكن يقول مثلا احنا عندنا كم اخ اشتغلوا في الدعوة. من مدير بتاعهم. ويتقسموا بعينه طريقة. ويفضل يفصل في الموضوع. بتفاصيل كتير ماشي. لكن كلها ما لاش علاقة بالاخوة دول اوزنهم النسبية عاملة ازاي يعني مين فيهم متقدم ومين فيهم لا. هاشتغلوا في ايه منطقة مستوى الاجتماعي. فاهمين كده الرابط شوية. يعني ممكن دوت لو اديته ورقة فيها كل منطقة مثلا فيها كم واحد من الاخوة دول يكتفي بالمعلومات دي. خلاص احنا عندنا مثلا انشوبرة فيها سبعة. عين شمس فيها خلاقتها. هندسة عين شمس فيها كذا. ممكن تدي له الاسماء وممكن ما اهتمش. لو ديته الاسماء ماشي. لو عارفهم ما فيش مشاكل برضه. التاني ما بيفهمش كده خالص. لازم تشرحه. ولازم هو يسأل. يعني ما يكتفيش المعلومات اللي تقولها له يعني. فلازم يسأل هو فلان دوت واخد ايه وما اخدش ايه. مؤهل ليه ومش مؤهل ليه. وهكذا معلومات تبقى عنده اكتر شوي فهمتم؟ يعني يمكن مع التدريب لما طيقوا بقى الاوصاف اللي هنا الدنيا بتتأوضح شوية. يا <تصفيق> عشان السؤال بتاع حماده الفرق الوحيد ما بين ده بين ده وده لو فرقتوهم انتو فهمتوا الاربعه دول خلاص صح؟ عراكم الشخصيه دي والشخصيه دي الفروقات اللي ما بينهم كل التاثير فيها هي مين؟ فرق بس الف والتي ماشي كده اي شخص هو اي شخص دول هو اي شخص ثاني فوق اي حاجة هما الاثنين نفس الكلام ان تي وجي واي ماشي تاني برده كده اي e, ان اف جي فرق, فرق بس في الاف مش انت بتقول ده انت عايز تفصل فيه ماشي لا ولا ده سمى قائد العسكر من ناحية التسمية والتاني والثاني قائد الطربوي أو المعلم بطبيعته يسموه. يسمونه <تصفيق> فبيقول في الأولاني هو أكثر الأموات اهتمام بالهرمية وخطوط السلطة ومقصة القيادة بكتل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بشكل طبيعي حتى أنها دقت بقائد القاعدة فلا كو لو ريتوا مكان ما تحطوش بعدين على طول عشان انا انا كل درس اسمع كلمه مش بوصايا لو ريتوا المكان ما تحطوش بعدين على طول عشان طيب ما لازم نيجي هنا السايد ولا ايه قلت انا ده في الاستثنيه ده مش لا يا عم طيب ماشي يتمتع تتمتع بالخطط على دفع الافراد تحقيق اهداف بعيدة هو وضع الخطط والتركيز على السياسات والاهداف اكثر من اللوائح والاجراءات ليه ما بيركزش على واقع في الإجراءات؟ لا، مش ها؟ هم مش لا، عشان مش يس. فاهمي كده فاهم؟ ها، دي حاجة واقعية، هو عايز يحط التصور، وإحنا هنعمل المراحل الفلانية وانتوا يجروا بقى، نقسمها بالطريقة الفلانية ويمشوا عليها. ماشي لكن هو ما يقدرش يتابع قراء قراء يعني صاحب وعين الساعة كذا ولا خلاص كده بحاول أفصل عشان تفهموا شويه راح الماء عايزين نتكلم راح في واحد الماء يعني تقدر رسم الحين دي كذا ليه؟ وضح ده ما يكون على رأس المنظمة يكون صاحب رؤية يرى إلى أين تسير المنظوم هررتوا شوي من التاني بس عشان ما نكملش بدأ بيقول بقى إيه قائد برضه هو يقود دون أن يبدو أنه يقوم مش مش غتيت يا انه وقيهته انسانيه انت مرتاح يعني نعم لا خالد في اختلافات شويه كان ده مش لا مش معاك وانا قلت لو بص الكتاب ده مش معاك قادر على استرجاع الطاقات الكامنه في كل من من يتعامل معه يعني اهو دلوقتي الفرق ما بين ده اللي انتوا قرتوه من شويه وده ايه هو ده مهتم بايه بالفعل، إحنا أجل نعمل إيه؟ فعشان كده متخيل شكل الهرم، مين هنا مش مهم؟ بيعمل إيه؟ مش ده دل... مش أضيطه يعني، من أنت ربط الله روحي بعدين، الثاني بقى مهتم بإيه؟ بأن الشخص ده يطلع أحسن ما عنده، رغم أنه هو برضه استراتيجي، يعني هو بيفكر، ب... ب... ب... مش استراتيجي، فكير شبه التفكير الاستراتيجي، ماشي؟ بس شبه التفكير الاستراتيجي على الاشخاص. ايه والظفر جدا. ماشي؟ يتوقع احسن ما يمكن ممن حاوله. محفز ومشجع الاخرين. يكون وثيقة من ان توقعاته من الاخرين سوف تتحقق. له كارزمة غير العادية يحب الاشياء المنظمة ويفضل التخطيط طبعا. الأشياء المنظمة والتخطيط. لا اهلا الترباوي. يعني. اكيد مشانا اسفلان. الله يمشي. ايه? <تصفيق> يحب الأشياء المنظمة والتخطيط هما مشتركين فيها لأن ده سببها إيه؟ موضوع التنظيم والتخطيط المت... الشديد دوت فين؟ جيل التخطيط الشديد دوت ما عندوش مساحات رمضية هما هاي مشتركين فيه فهمت كده الفرق؟ ها طيب فأي حاجة انت فيمتها فوق اقلبها على الأفراد وراجل يعني باهتم بالناس مش بالإجراءات يبقى هما الأربعة اللي تحت دول ماشي؟ بكذا أربعتين فضل أربعتين طيب اللي فوق لازم جم لا زمزم محترف مختلف شويه يعني ليه ان احلل خالد زنزامي؟ الاول بعدين نحلل طب لو, لو كده الشيخ طيب, طيب. طيب. دوت بيسموه الذكاء الدبلوماسي ايه <تصفيق> دول. دول على بعض ليه ديبلوماسي؟ هو فاهم الموضوع كويس قوي تحليلياً بدقه شديدة وهيتعامل يتعامل معها باعتبار الأفراد يعني ده اللي توديه يتناقش مع واحد في أنه هو يقنعه بحاجة أو منظومتك أنت تتعاون مع منظومة تانية ازاي؟ تودي واحد زي ده؟ ما ينفعش واحد زي ده؟ لو أنا روحت مثلا أنا مع الإخواني يعني بعد الشهر أتوقع بحاجة؟ هيبقى في حرب اهليه بالنسبه بالنسبه خلاص خلاص خلصناها كده ماشي كده ده شيخ حازم كده ده شيخ حازم ما باقي الحاجات الناس احنا مش عارفين هنقرب ما اعرفش يعني, يعني جبنا ما هو اي واحد اف هيبقى فيه الجزء الدبلوماسي بس لازم يعتمد مع على الان اه ممكن يعني شيخ حازم يبقى كده ممكن اه ماشي طيب ده بقى النص الثاني من الناس اللي هم الثامن الماضي التانيين اولا هو واقعي جدا ما هواش تحليلي يبا ده هو افيت في ايه في التنفيذ التنفيز مش في الادارة يبا ده بي بينفز كويس بس الرؤية ممكن يناقش فيها ولكن في الاخر بي بي بي الرؤية بتتحط بشكل لازم يكون معاه واحد بالشكل الاستراتيجي اللي هو مندفي لازم حد يمشيه اه يعني حاجة شبه كده ماشي؟ لو هو رأس المنظومة ما ينفعش يبقى المنظومة هتمشي زي ما هي. مش هتتطور ابدا. ماشي? احنا هنا ما قلناش بس ايه? شوية حاجات دلوقتي الاستراتيجي ده. لو انتواري. يحصل ايه? يعني الاستراتيجي ده شايف الرؤية كلها وكل حاجة. بس يعمل ايه بقى لو انتواري? خلي تحتي لا لا هو هو بتصرف ازاي. هو نفسه غير بس مش عارف. تتعلمين؟ هكتئب لو لوحده طبعاً فده اللي هو نسميه هنا مهندس التغيير اللي هو يعنيه هو ممكن يحط لك الاستراتيجية بس ما يدريهاش يعني هو يحط الخطة التعديلي يبقى يعمل ازاي يعني هو حلو جداً في التخطيط زي وزي الاولاني زي اللي بتاعيه حلو جداً في نوعه هو يخطط بس مش يعرفين زي على الواقع الكلام ده يندرج على كل الأنماط ان هو اللي هيشتغل لوحده هيبقى حلو في نفس الحكاية اللي بيشتغلها الثاني بس يشتغل من غير ما ايه ما ينفذ هو ما يبشرش هو التنفيذ ماشي يعني مثلا الترباوي ده لو هو مش انبساطي بدل اللي احنا قريناها دوت هو هو بس يتنفذ على اشخاص محددين يعني هو عنده التحليل كويس للأفراد هيتعامل معهم بحيث يطلع طاقتهم الكامنة ولكن ما يتعاملش مع مجموع يتعامل مع مجموع اقول ايه حب اقول ايه ماش هاني. مش عارف عالي تبكرتش حل الهاني بس. ممكن نجيبه دلوقتي يعني. موضوع بسيط. بنا بنلطش يعني مش مشكلة. مش وصمة يعني. ايوة. تصدق هي دي النقطة اللي انا كنت نسيتها. يعني دي مش حاجات يقينية. مش وصمة يعني زي ما بيقول كده. يعني ده تحليلك لنفسك او تحليلك لواحد. دي مش خلاص خدم. <تصفيق> لا توقع. الله اعلم يكون صح ولا لازم تتطبعه. بيأثر سوى بيأثر عليك المسافة بس، سوف يكون له حال. سيدي أول حاجة هذا في المحضر بحاجة كثيرة. <تصفيق> الله يعني إيه لوجيستيك؟ عايزين حد من العيال اللي عادوا يقارفونا بالدورات ديت تقولوا لنا اللوجيستيك يعني يعني إيه لوجيستيك يا دنيا؟ <تصفيق> حيب يروف الأخبار بس. إيه؟ بسوعة لكل جتيلز ده أول جاتل المكلاسي. أيوة، يعني نفس المؤسكرة اللي إحنا هنعمله، نجيب واحد من هنا يخطط، وده يتسلط على الأف لان ده طبعا لو راح للأفراد <تصفيق> خلاص كده. هيموتهم يعني فده اللي هيخطط اه اللي هو واحد من الاستراتيجي ده اللي يشغل الناس سواء على مجموعات صغيرة او مجموعات كبيرة على حسب <تصفيق> هو فين هنا سواء هو في الراس ولا تحت شوية عشان مسئلة الرمضية من غيرها بس واحد من دول اللي هيتناقش مع الأفراد اللي هينفس بقى على أرض الواقع لازم يكونوا دول يعني دول الأفراد بقى يعني ده اللي هيجيب الكاميرا وده اللي هيحضر المكان ده اللي هيروح يحجز وده اللي يمسك الفلوس دول لو مسكوا الفلوس هنبيعه هدومنا مش دعوه بالموضوع يعني هو ب... يعني طب انا عايز فلوس ماشي هو ملوش علاقه ب... يعني مسأ... مش مسألة واقعيه بالنسبة له الفلوس طبعا ده عايز فلوس خد فلوس بس ما يعرفش اي حاجة عن الموضوع ماشي فدول ما ينفعوش يمسكوا الحاجات دي فده معنى لوجيستكس اللوجيستكس يعني ايه التفاصيل اللي انت محتاج تنفيذها لانتاج المنظومة دي. ماشي؟ فالخط فالخطة اللي انت حطيتها خطة على الورق او في الفكر. ومجموعة الافراد هتنفذ باقي هتنفذ باقي ادوات معينة. الادوات دي بنزلنا على الواقع على طول. ماشي؟ خلينا بس دلوقتي اللي المفصولين تماما اللي هو يعني هو يا كده يا كده. خلاص. يعني ده إيه؟ ايوة ده مهندس التنفيذ. <تسكيل> يعني انت ما تنفعي عشان خلص لو انت مش كده. <تسكيل> خلاص؟ طيب ليه بقى هو لوجيستيك ده؟ يعني احنا شرحنا اللوجست. ليه لوجيستيك عشان تفهموا كتير برضو. لان هو بيهتم جدا الواقعية والتفاصيل. وبيضر ياخه القرارات. الموضوع عنده مش صيح. يعني لو ما بياخدش قرارات اللي هو ده بقى. هيبقى واحد تاني اللي هو مين؟ اللي هو التكتيج. <تسكيل> تخرج من هندسة؟ تخرج من هندسة؟ مش شغال ده مش اي حاجة خالص لا لا نفسك كلها انت فين لا انت هنا <عميل؟ تفين> مش مواعيد <مميش> <تفين> <تفين> مش شغال اه مش شغال دي مش هتجيب اي <تفين> مش شايف دفع مره بتاكل عماره كتير مش شغال ديزاين ما ندخلك ع عماره ليه طيب التكتيك ده بيعمل ايه بقى بيتاكتك اه بالظبط بيعمل كده يعني ايه بيتاكتك بقى بيرقد له لغايه ما هو طيب اللي عندك اللي هو التكتيكي دوت ما ينفعش ما ينفعش تسيبه بعيد إلا ما يكون عايق إيه اللي ما ينفعش تسيبه بعيد هو أنت دايما أنت بتدريس المشاكل بس أنا مشارف الناس دي طيب مش. الفرق ما بين دول اللي هم الأربعة اللي هنا والأربعة اللي هنا هو مين أنه هو حكمي أو إدراكي بس يعني حكمي بياخد قرار الثاني الموضوع عنده مرن شوية طيب مرن ده هيفرق يفرق معاف إيه إنه هو, هو رايح يهتم بتفاصيل معينة، بس التفاصيل دي لو مش واضحة، يعني لو مش هيخد الكراسي من المخزن يحطها في المسجد عشان نقلبه محاضرة، ما يعرفش يعمل ايه وخلاص الموضوع عنده لازم واضح جدا ومرتب وكده يعني التاني بقى التكتيكي لو ملاقش الكراسي في المخزن، هيروح يشتري الكراسي ويجيبها المسجد ما تاني، ده ما بيفهمش متغيرات، ده عموما الجي يعني، بس هو هو أصل في اللوجستيس. انه بفهمش متغيرات انت بتقول له روح يعمل كذا بيروح يجيب يوم جايب ده من هنا حطه لو وقف في النص ما يعرفش يتصرف ما ما عندوش حرية في التفكير ما عندوش مرونة في في الواقع يعني لو ادى واحد يروح يعمل حاجة وجابها له ناقصه ما يعرفش يعمل ايه يعني ما ينفعش مروان مثلا يبقى ده واقول له الاعتماد الاعتكاف هيخرب مروان عنده كل يوم متغير يعني كل ساعة. يعني النهارده الاكل جه مش عارف اعمل ازاي فبكرة لازم يطلب حاجه مختلفه الحاجة المختلفة دي لازم تكون قبلها بمدة المدة دي ما كفتش النهاردة يبقى لازم القراردة يتغير المرة اللي بعدها يعني لو قال له هم مثلا من العصر فمالحقش على العدد دوت لو هو من النوع الاولاني هيفضل كل يوم يقول العصر ما محدش قال له حاجة تانية وهم ما لهم الاثنين او الثمانية بقى دول ما همش تعرف تخطيط يعني احنا قلنا له ايه العصر تتصل بفلان تقول له هات الاكل هو عمل كده اول مرة بازد بيحصل ايه كل أكتر حاجة هيعملها. لو هو راجل دقيق يعني هيقول للدول هي باظت اعمل ايه ده لو هو دقيق يعني فسعيتها يقوم الاول التاني ده بقى هيقوم يتصرف لوحده زي ما بقول كده لو سبته لوحده كده ممكن يقلب لك الدنيا يعني خيبانه ماشي يعني كده الشيخ مراد دكتوري اه طبعا حسام عايز ايه عايز ايه تقول هو عايز يجي معانا لو مروان هنا يقينا يعني ما فيش ما فيش ما فيش يعني مفاضل لكن بس هو ممكن تختلف يعني في في الحرفين الثانيين لكن هو اكيد في النوع ده السيد التكتيكي زمزمي زمزمي زمزمي تكتيكي رجح بالنسبة للقارن عايزين ندرس العيوب المشكلة ان كل علم هنجي ندرس دلوقتي هنجي ندرس دلو هنجي نقوله مقدمته هس انت عايزت اتخده كله حاجات دي حلوة بس يعني عايزين نغير عايزين بزينا هنكمل واحد الاخر عشان أقول لكم تحطوا مواطن العيوب ازاي اقعد بس عشان انا اتعطر بعد اذنك لا المره نقول نفس الكلام خالص نكمل نكمل لغايه ما نخلص دلوقتي عماله حلل في الناس كلها مسك المدير يقوم <تصفيق> طب الحمد لله ان ما بيكونش نص الكتاب التاني هتعذبهم تعبانين طول الاسبوع اسمه ايه اسمه مين كل تحليل يعني ده ده ده هيحصى كله مجموعة الناس ويقعدوا يفصلوها المسح الاجتماعي يعني الاجتماع يعني نفس الاجتماع النفسي <تصفيق> الاجتماعي والنفس السريري لا سايكولوجي مهتم بال بالافات اللي هتيجي عليه فيعالجه هو لازم يعرف الاصل بس هو بيقول جابه منين فبقول من الاجتماع المهم يعني خلينا خلينا في... عايز تعمل زمزمي اه طيب زمزمي ايه e ولا اي هل طبيعه الشيخ كلها مع لازم تبقى اجتماعيه لا ازاي هو مثلا بيخاطب الجمهور بيطرق بس الشخص بتاعه الخاص ده ها بيقول الشيخ شيخ عم شيخ مقدم الطواقي الشيخ احمد جدا شيخ الناس اللي بس بيدي درس الدرس بيحضروا ناس ما يعرفهاش يعني عادي يعني ما اعرفوش ااا <تصفيق> جرى عملهاج دعوة موضوع الانبساطي للانطوائي الانطو... الانطو... لون الانطوائي ايه هو؟ بيكتسب راحته هو في مجموعات صغيرة يعني هو بيحب يقعد الوحده مع الناس لكن هو بينفذ ايه؟ لانشأخه بالموضوع يعني هو ممكن يعمل حاجة ثانية بس هو لان ي... لو هو سبوه على راحته مفيش اي تكاليف هيتصاحب على واحدة او اتنين ويقعد معهم وخلاص ماشي؟ مش دعوة بالموضوع المشيخة ولا الدعوة ماشي؟ واحد يعني حصل يعني في موقف موقف العكس تماما على الغالب بصوا بقى نحن ما تكلمناش على ايه يعني بسرعة كده في دقيقة واحدة لو هو بقى واحد وسط ما بين صفتين يا ربنا يكرمه لو كانت الصفة دي ما تنقلوش من طراز لطراز وهو هو الطراز اللي هو فيه لكن هو مثلا لو هو اي <تصفيق> ام تي جي بس مختلف ما بين تي والأف يبقى شوية هيبقى كده مشوية كده خلص يا حاجة تانية يعني بقى دي المشكلة الاولى ان هو انت ما بين وسط مبين صفاطين بناحية الفطرة الهدف التاني ان انت لو عايز تروح لشخصية معينة تعمل ايه في نفسك شنطه تروح له. ده ده انت بقى يعني يمكن ده الهدف الوحيد من الموضوع او اكبر هدف من الموضوع يعني اصلا لو انا هتابع اشخاص لازم اتخلى عن ايه على الآل العقلانية. على الأقل. الأقل. ما كانش كمان تتخلى عن الحكم. الجي. يعني تتخلى كم... يعني تبقى مرن شوية. لو انت هتابع الأفراد. لازم تتغلب على طبيعتك جيدة لو انت هتتعامل مع الأفراد كأفراد. لو انت مش بتحط الم... التخطيط على المنظومة أو غيره. لو واحد مدير ولكن من النوع ده مثلا. او ده. لازم يتحلق صفاتين مش موجودين فيه. لازم يبقى كل شوية ينبه نفسه لازم نطلع واخدين قرار ما ينفعش نناقش كده وخلاص لازم نخلق قرار نعمل بحاجة يعني ما. وإلا بعد كده الناس كلها هتوه ولازم يرهق نفسه أو يجيب حد يرهق معاه نفسه أنه يحلل المواقف ما ينفعش ياخد أمور كده أزي تزي يعني. ماشي فده اللي انت هتبقى مهتم به مع نفسك الوظيفة اللي انت هتشغلها في الدعوة أو في تربية آخرين أو في تربية نفسك هتتطلب مواصفات المواصفات ديت لازم على في نفسك أو على ساله عن على حسب الموقف زي محمد ديرو. ماشي؟ إن شاء الله ايه ايه الكتب ايه ايه ايه ايه ايه فيها دي نطلب ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ده ايه ده ايه مش كتير بقى المصادر الانطوائي ما هياش بتحكم على اي حاجة من دول يعني هي دايما ما هياش محدد رئيسي الرئيسي لانه لان الF في -و -و ال... وいる... في, الف... في الاثنين اللي فوق يعني يعني في ال... لو هو N او S يفصلك فوق او تحت الN يبقى الرئيسي معاها T او F وهنا الG والP فكل الاحوال الانطوائي بالبساط... والانبساطي ينفعوا في اي وظيفة. بس على حسب هو يعني يمشي ازاي يعني ودي أسهل... اسهل حاجة تتغلب عليه نتتعامل مع جمعة وغيرها يعني الباقي بقى صعب شوية نعيش عشان الموضوع يكتمل لازم نكمل واحدة من الاول الاخر عشان يعني على اسلوبه هو تطلع العيوب بعد كنت هتتتمرن يعني لان هو ده اللي هيبقى مهم انا عارف من الوقت طويل بس يعني هعمل ايه اكتماع ايه ده كان لسه فيها تفاقرة تالتة المفروض <تصفيق> طبعا الدنيا وقت بقى بما ان احنا ايه آه... كده مظبوط آه... كده انت فهمت علي. هتحب انا كده بس دي جي مش اف دي جي مش اف دي مش, مش, <تصفيق> دي مش موضوع الاف والتي ده الجي حتى <تصفيق> بي الله يكرمك العسنة طيب خلاص واحدة واحدة شاية. بس هي مره مرة ما تخلص بيك نمط بس هو الاجتماع اللي وراه هو, هو طيب عشان تفيد طيب طيب طيب <تصفيق> واحدة بس عشان, عشان بس <تصفيق> <مرحبا. تصفيق> <عشان مرحبا. تصفيق> <تصفيق> انتم لازم يعني يعني يطرعوني شوية لان الموضوعي عندي ما يعني ايه اه مش يعني مش بسيطة سيكو يعني يعني عند كل الناس بيبقى عنده تردد ما بين الصفات وبعضها انا مش عارف الستة وتراتين سؤال دول الاجابات كلها خمسة وصفر يعني ما فيش سؤال جاب اربعة اللي يعني ايه ما عاد تناقش نفس كتير قوي يعني هو بيقول اختار ما بين من واحد لخمسة الاجابات يعني كلها خمسة في اتجاه يعني بحاجة طبعا مميتة. نرى واحدة بقى من دول? هنرى واحد ونشوف مشاكله هو على حسب طرازه ممكن تطلع من اين? فلازم تبقى منتبه كل واحدة من الاربعه دول فيها كمية افات. هتبن جدا لما تشوف الطراز ده على بعضه بقى. طلع افات الشيخ وعدت حضراتكم بوعود عادله وعد على عيني يا ريت كنت لا بيننا ايه يا ابن انت الاف بس ال ال لا <تصفيق> عادل أوه أوه أوه لا عادل صح لا عادل طب انا افطر هذا شبه تصدق يا انت بتتموتوا الناس عايز ايه ده <تصفيق> ممكن لا, لا, لا مش موجوده يعني ممكن ما اصلا دي احتمالات احتمالات الافات مش يعني اه انا بس عشان قلت ان احنا نقول افات الشيخ هشام لا لازم موجود لا يعني أوه. احتمالات وجود بالذات في المتزايدين العيسى نفسه على فطرته يقع في الحاجات ديت. طيب ناخد في النمط الأولاني ناخد النمط بتاعنا وعادي ده اللي شوفه بعض دوله. طيب أول مشكلة الاهتمام بالموضوع الهرمية طبعا المشكلة في الانطواء المبسط مش تكلم عنها خالص لا مكررة في الكل إن هو يعني لو لو لو هو تن تناقش مع مجموعة هيهتم ببعض الأفراد ويترك الباقي. ده لو انطوائي ولو هو بمبساطي مش هيرتاح لو المجموع قليلا يبقى مهتم دايما بالعدد فتلاقي الاول يعني عامل ما يسخن يدعو عشرين اخي الاول بعدين نبقى نشوف اهل نعمل ايه ماشي؟ دي المشكلة الرئيسية في كل الناس اللي هتبقى ما بين الاي والاي اللي ممكن تبقى موجود ماشي باية الحاجات بقى يعني لو واحد انطوائي بيدرس درس ماشي وهو طربوي فيه الحتة العطبية او الطربوية او غيرها يبه هو أصلاً عشان الناس عالتربوية عايزوا ربيهم سواء انطوائي فهيبقى هينتقي من الناس دول بعض الأفراد اللي هيرتاح معاهم بأي صورة معينة ويركز عليهم وبقية الناس هيهملوا لو هو ساد نفسه لطبيعته فطالما انت في درس عام حتى ولو انت انطوائي او انت بتكلم كلمة عامة بتعودش بصص لواحد لو عشان هو يعني بيبصلك او بيسزلك راسه مثلاً او متفهمك او انت عارفه قبل كده سيب الناس كلها تقدر تقلب والعكس بقى لو انت معاك مجموعة صغيرة ما يبقاش عشان تشتغل دعوة لازم يبقى عينك مليانة بالعدد الاول لو هو اللخ التاني ده ماشي طيب خلينا ناخد التي بقى وغاية الاخر مشاكل الغير العطيفة هي تحميل الافراد انه هو ما بيتنقشش الافراد دول يتحملوا او لا يتحملوا ماشي ساعات هو في ناس بتتكلف ده ساعات عشان تربيه الناس بس لكنها لا هو ده, ده اصلا عنده هو بتفهم بالقرار ويبان ده جدا لو الوضع العكس لو احنا الوظائف عندنا اقل من الناس اللي قائمه بيها فممكن يدي الوظيفه دي لاثنين ثلاثه والباقي كله قاعد يسقف ما يهتمش مش مهم مش مهم ان يربي الناس على ان هم يعملوا المهم من العمل يتم هو مش قصده الناس خالص سواء الناس محمله بزياده او مش محمله اصلا دي مش قضيتو هيبقى هو فطرته بتغلبه على انه ينفذ العمل ينفذ العمل المطلوب وخلاص سواء العمل دوت يثقل الناس او ما يثقلهمش ماشي دلوقتي ده من الافات الممكن تكون موجوده <تصفيق> <تصفيق> إلا ما الله مطلوب كده عشان اصلا يعمل الناس ولا فطرته كده لا هو مش اصل يحمل الناس هو عايز العمل يتم لو العمل ده يقوم بيه كل الافراد ويبقوا محملين هيبقى عايز يحملهم كلهم ويشتغلوا كلهم لو يقوم بيه بعض الافراد ويبقوا فاضيين هيديل بعض الافراد ويبقوا فاضيين وبقيه الناس مش مهم هو مش قضيته الناس خالص فاضيين تعبانين مرتاحين مش مرتاحين هو قضيته الوحيده ان الجوب دي هننتهي مش... اه حتى لو عارف. هو قضيته العمل ما بقولك ده لو على فطرته ومش نظر لموضوع الافات يعني <تصفيق> بخير الليدر والمانجر لا ما دام مش بقى انت يعني تشوف حد تاني معه يعني الليدر <تصفيق> هو <تصفيق> اللي موضوع لا لا المانجر سيبك من المصطلح يعني مش مشكلة ده مصطفى <تصفيق> الجيبه اللي هو موضوع الحكم الادراكي مشكلته في انه هو قرارات وحزيمة ومش عارف ايه زي دلوقتي كده اتطلع وروحي عشان يعني نغير اي حاجة المشكلة كبيرة ساعات بقى الموضوع ده بيتطور بان فعلا الموضوع بقى مرهق خاصة لو كان مع الجي ده تي برده مفيش اف بقى فهو الموضوع محدد ومروش علاقة بالافراد بقى الافة الكبيرة ايه الناس هذي يمشي بقى حتى مع كل الناس طبعا في قفات من ديت على الشخص نفسه يعني معظم الناس اللي هم أصحاب الجيدي أصحاب الحكمي سريع الإحباط بقعرفش يتفاهم ايه بالظبط. يعني زي ما موظم الإخوة حاليا يعني يعني إحنا تقريبا هتعاملنا مع نفسنا أو يمكن هم تتعلمنا كده خطأا في التربية ان مفيش وسط يعني يا بتصلي 16 ركعه في القيام يا ما بتصليش خالص ما حدش بيصلي الوقت مثلا لو تعبان ما فيش ما فيش الكلام ده ماشي فديت يمكن افاتها الكبيرة في نفسك انت يعني ماشي باقي مين بقى هو لا دي قصة تانية دي قصة تانية ده هو بينفذ هو بينفذ بكده يعني ممكن يكون هو العاطفي عنده إعجاب بعقله يعني إعجاب عقله يعني بقول وفي عوامل تانية مش موجودة كده هتقسم الحاجات دي كتير يعني طريقتهم للتعلم نفسها دي مش موجودة ذكائهم هم أو غيره يعني قوة عقلهم يعني في إدراك المواضيع مش موجودة برضه ماشي موضوع التحليل وعدم التحليل هو دوت يعني اللي لم يفهوش كمية أفات كبيرة إلا التوظيف هو هيشتغل إيه؟ هتشتغل إيه في الدعوة؟ يعني ما ينفعش واحد من الطرازين دول يكون هو رأس منظومة ناشئة على الأقل ممكن يبقى رأس منظومة شغالة لكن ما ينفعش يكون يوكل إليه إنشاء دعوة مش هيعرف ما ينفعش اللي هم دول يعني. لكن ممكن يتصرفوا على وضع قائم ما يقدروش يغيروه إلا طبعا لو تكلفوا يعني بتكلم على إيه على الطبيعة ماشي؟ والتاني برضو ما ينفعش ينفرد بالعمل لأنه مش عارف نفذ بالظبط فالموضوع ده توظيفي أكتر يعني ونفوهش أفات كبيرة يعني ماشي؟ مالوش بقى دعوة برضو ان التحليل دوت تبقى مبسوط ان هو بيعرف يحلل مش مسألة الذكاء في التحليل أو لا أو ان هو بيفهم الناس ما بتفهموش مالوش لعب المفهومية قوي له دعوة هو بيعرف يتصرف مع التفاصيل أو ما بيعرفش يتصرف مع التفاصيل. هادينا قلنا اللا فاتحة من غير ما تقعدوا تشتموا فيها. لازم يقعدوا معاك يا بضيقة ولا يمشوا? أو يمشي, أو يمشي بقى. جاب من ضيقة من النوع ده ولا الضيقة من نوع البي اه. اه خلاص بي. بي وف كمان يوم. انت بي وف ولا جي وآآ. لا اه. زي? يا ديني لا. طب روح يا جماعة الحسن والدي موت مننا <تصفيق> بس ما تاخدش اكتر من الخمس داية عشر داية كده بس. راجع جعل اللي فات وديهم شيئة حاجات واخراء. مجموعة تربوية بس مش اكتر. انا كنت وعدت الناس ب... و... وعدت بعضكم انا اسف بس عشان هتضوي. ان احنا نبدأ النهاردة نتكلم في امشاء الدعوة ال... في اماكن جديدة. وده اللي هيخلي باقي الناس تتوظف. مش معنى ان احنا اخترنا بعض الناس لان هما يشتغلوا في التربية ان داوت هما يعني افضل من الباقي ولا حاجة. ماشي? مال تعال هنا بقى خلاص ما الدرس فين اتفاق جديد ايه اسكندريه بيقول لك يا عم سهل عليها في اسكندريه بيقول لك ما على حاجه عنها ما, ما, ما. ورق كل جدا <تصفيق> لا اول لي شفت الورقه دي ما عرفتش اني واحده كل واحد بص ورق من العادل جايبه <تصفيق> اللي كتبوا بخط رجله ده والعمل الجماعي. وانت تقول العمل الجماعي ايه إيده. مكث قصعة هكذا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء انا ja andere war nicht Ich Ich Ich Ich Ich Ich ايه هو مين اللي ما راح اقول الكلام ده عبيل. عبيل. عبيل. <تصفيق> جيت <تكتفين> أفتح <سؤال> ليه أنت؟ جيت أفتح لا الجو ده لا يا راجل ورجيه هو انا اوزع خالص اه ده ضوءه هو لازم يكون حلو كمان انا قلت لكم من المكان كده عايز هو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 أنا أمشي يا رسول فبس دي من زمان على بكر على الله يعني إنت